السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب شمس www. أن يقدم لكم هذا الأسبوع. والفريق جمع حتى قوة جدا.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 يبدو ده بكلها إن شاء الله يا رجال <سؤال> ده عايز يسمح مرة ويسمح في رادي الجاي مرة جمتش كده بس نعمد عباسابي طيب بقى الآن نبدأ بقى مع كده نبدأ مع بعض اللي <سؤال> هو إحنا وقفنا فيه الدرس <سؤال> لفعل عن الـ نهضة حسة ويلة يا جماعة كلها يعني شاء الله نعم قوية أنا خلاصنا نهاردة عابسة يا الساعة خمسة صبحية خلاصنا نقدر ايه خلاص في التنم أدور <تصفيق> طيب على, على جبل بقى عندي جبل هو اخر بكتير ده حتى واحدة اخر حسة واحدة هو يا شباب لك لك عن برضه عن يعني هو هاته موضوعين عندنا Induction of Obelation والجوالباك مع بعض كده لو احنا حبينا نعمل assessment لأي فطر في أي فطر في في الكيميل معاني انت قادم كم نقطة كان كم نقطة كانت لما تاني و picture صح symptoms signs suggestive of بقيت ماستيرشينس بقيت مين طيب نبدأ أول حلبة ما من الكود تعودنا يا ذكر. الكودز. ها كاتينا مريء كاتينا مريء. كونجتا. ترىين كونجتا في البروتين يعامل يعامل في بقى كل فتنة. أبلتية ما بيش خل أو هاي بنتي عمراني. تبغى طويلة أوي ورقيعة أبلتية 10 سنين. بس ما أبلت على فكرة لو نفس لكن ما هو الفرق بين الشعرة اللي بيتلقت طبقة و الشعرة لبنتين اللي هو هنا في برشة أو يعني هنا كذا أو يعني في بس فيها فتحة صغيرة أو بتعدي فتحات لكن إنتفالت هنا في كومبلين أو يبقى الفرق بين الاثنين ان في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 طبعا انا خدنا في الامتالي العمليات برضو لا بكون زربت بتشيب تيكي ابروبية بتشيب انها ايه البركنت زي بي مثلا زي مثلا كده زي مثلا مارشال اللي كلها فبرضو ممكن الحاجاتي كلها سيرشي ايه ده تشيب اي تشوف دا تشوف دا تشوف ممكن تعمل بقى كده ايه نمجها انفردلتين لذا ملكاترة سألني أرامو الدجوة أي أمثلة كده بسيطة نسير جوية أرأ نعم أبنتكتب النمع رابع عليك إيه كمان ممكن إذا ما أبيتشي في برويت نعمل أليس ما يفروبيات جوه فممكن برضو the اوك لازمك هيومر اكل بروبيرنيش بحدوث أن اكسر على تيومر ديف بروبيرش بيبري اف على مين على يعني ولا ممكن ولا تحصل مثلا ان يبقى موقفك كده في البروبيرش فوكس فوكس من من اوف انتم تيام ديم بليدنج و او ممكن حاجة تانية حاجة غيثرة قد تكون كنجدد وقد تكون بعد الإنفراميشن يعني مقدرة الإنفراميشن أو بعد حتى الإنفراميشن اسمها سلب الجايتس يعني اكتهاب إذن في منطورة الإسماس لو يترس كده أول حتة بالبروبيانت بعد الإنترس إسمائي إذن طبعتها إسمائي أمبولا طبعتها, طبعتها أخير إسمائي إذن فنطيب له فأول حتة بلاية الإسماس يوجدها حاجة غريبة إن المصر تكسر كدا. الخلايا تتكاثر ادي الكليتراس كده وادي هنا كده كلوبيا تشوف المنظر ده كده معايا دكاتره زينا هنا الجول ده وهنا في كوبي الاتو سابيكس بالمنظر ده اللي بيحصل بالمنظر ده وبعدين بيحصل بعد كده ده كده يطلع من كده هيدي كده زي كده مش شايفين هنا كده؟ هو الضوء مش مساعدة أولا معاً كده قال هنا كده إيه؟ الفروبيا تشوف المنظر ده كده هنا؟ في إيه حصل؟ كده في المصر. بعدين اللي كده فأني في الليل في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 طبعًا كده كده كلام ثاني. طبعًا بس كده هي إيش سبب Suggestions يعني كده عن كلية طبنا مع فكرة كده لا بس اللي ممكن معنا Cyber Talk. إحنا قلنا قد تكون قد تكون مع أو يعني إذا سمعت معنا بالتفصيل في درس Infection، شاء الله نخذه بالتفصيل، وقد تقول بالتفصيل. بس إحنا عشان مع الناس بجد بقى حتى تماماً، بس أخلص بس. ده قبل ما اراجع كده كذا كده كذا حته فلما انت بقى خلاص بقى بعديها اقول لك تانجيوت كيفك انا دوت الانفكشن اه الدنيا مختلف تماما يعني حتى في بقى في انا جدا في المراجعه فعنا فكنت ضابط النقاط بتاعتي ابدا اشوفها بركز على حاجه مهمه كده وومركز كده جس راس ده اكتروا بقى ما انا هدفع عليها بعدها ان شاء الله واريكم بعد مضاني معاها دي كده فسالبتجات اتمكن او دوتها دي على خدها ان شاء الله ان شاء الله من ايه ال in history of ايه ان تقول ايه الانت كده لا بس عندك عندك, of the عندك هو يا ايه في اللي ممكن يعني refer او يعني خليك ديت بريد سارج هيسترو سيرجي ادي اول حاجة، حاجه الثانيه ايه يعني ايه مش ما يعني هدول اللي على بيد كده ده اسمه هو عباره عن خراج كلوبيا تشوف ده انا دول وين على صح كده طب كده الاي بي سكوب او بريتش اوبريشن انا كده اس كده قوم شايل ايه اللي يحصل وجع صح تمام طب كده ايدي بالبي دي كده يوم محرك كده يقوم ايه دي اي كده في موضوع قبل كده دي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 قبل Investigation على كتره ثلاث عيون اتنين مياه واحد هواء. Investigation تكوّب عن ستة Investigations. ستة Investigations ثلاث عيون اتنين مياه واحد هواء. مع Investigation of جبل بقى عشان يفهم تحيّن بعده يا جماعة الرسمة بتاعت الـ بتاعت الـ بتاعت ولا الرسمة دي؟ يعني اردت ان اردت ان اردت ان لو ان جالك كدا سؤال كدا ابني كده سؤال كده اردت ان معقد ان اردت ان اردت ان كده بقى اردت ان اللي هو اردت ان اردت ان اردت واحد اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان الجزس كلها حتى واحدة والفستيشوس حتى واحدة والتريد حتى واحدة بيبقى صعبة فهنا لأ هنا بيخلي مجد السيستيم اوه نصام طيب بص جاترة ايه جاترة مية واحد اوه انا بالمية ده مع ترسيب الكتاب تيعي اول حاجة لكاترة انا قصت بالمية هي سبغات اول ايه هي.. هي.. هي استرو جرام اول سبغة شو اول صبغه دكره هو هيسترو سالبينجو جراف معايا دكره ادي سالبينجو يعني هيسترو يعني اوترو سالبيتيو يعني قولونيا انتو يعني يعني ورقه كده بصوا على الماده الصفر الصفحه هو ده الهيسترو سالبيتيو جراف هو ده اشعه الصبغه كده عباره عن اشعه جدا اشعه اكس عادية جدا ده بس بتدينا قبلها ايه صبغه في ال طيب السته يومين بعد انتهاء الدوره يعني الدوره كده الدورة كده الدورة, الدورة من يومين لخمس ايام من يومين لخمس يوم. يعني تقريبا لو هي أربعة يوم يعني, يعني ال ينفع بعد بعد الدوره من يوم ابنين الخمسة جميع معا الدورة ما هو يعني تقريبا يعني زيبا ممكن هدى قدر يعني بعد ما دورة ومين بعد كده أستنى ممكن أشتغل اليوم الثاني واليوم الثاني يوم الرابع وليوم الخامس يعني بسهده تقريبا يعني كل يوم ما يا جماعة مجد المنصب مع حكيرت الموضايجة تبستعجين اول نحو ده ليه كده دا دا اول حاجة ده اول حاجة ده كانت مع الدورة يا جماعة الدورة دي على ذكره ضعف في اليمين حتى ربنا ملعت انت الكورس والدورة انت في اضع حالات الدورة في دم كده لم اي حاجة فول المتاري فممنوع مع الدورة عشان نبتش ننفكش دي اول باك يعني بترجع كل الدم النازل كله على مين على البروجي تيوب على البرشنيه هداي بحاجه قوي دي اسمها انتو ميتريونز اللي على البرشنيه ده بنعمل انتو بيتيف مع فا مش ان انا احنا ده من خلال ايه سيرك طب انا ايه منازل. يعني في ايه مفتوح مادة زيتية زي ما هو ذكرنا في شعر السرة في مادة زيتية طب سواء دقت دوينة في بعض زيت زيت في اليودرس. ممكن أويل ايه? أويل عليه. ليه؟ عشان خاطر طب واحد هال تبى دوت تبغاش مشكلة. بلاش دوتو ده بيوصل إحضار خليك بصوا يا جماعه ده يرضى, يرضى يرضى بقضاء ربنا يعني يعني مثلا ايه في ناس انت لا يرضى يا جماعه ده يرضى ما يوقفش على يقعد طول يعني قصر قصر قصر مش لحد يعني ربنا في كده يرضى وربنا يكرمنا ان زي كده كده في بيت ده جاي مرة مره ماستر ما شعب ففي وقت معين كده يعني جدوله فيه يعني جداول كده او في ترتيب من شعب بتقولها بس ما انا كده كده ما ينفعش تعملها دلوقتي قطع الشيء بقى خدها تخف ونعمل كده هي فاكره ان انا ان بقولها كده قادر يعني ناس وانا خلاص وخلاص يعني جادر النهارد. النهارد. انت هو ما ينفعش حتى بريم مشكلة تانية. ايه دخين. دخين. الدمتر الدمتر في الكيترا بتخين بمدخين اللي الكيترا بتسكترا دي بتبقى فيه فيقوم قافلك طيب ده ممكن دي كادره ان الشوب مسدوده واكثر مش مسدوده وده طبيعي بيحصل كده بتبقى الضغط فريكونسي بيبقى ديتا في في اكل الكولوميا يبقى ده كده الشوب سبتيك الشوب سبتيك في المومنت ده الدكتور عامل كامل خلاص ده انت تعال لو هيكده راح نت تحت دكاتره تمام كده ايه اه اتفتح كارتوش عملنا اشعه الصدر برده مش هنعمل اشعه الصدر معايا ده خلص، خلص، عشان أشعب السبقة بقى مفقاً. يعني أصليه بقى العشرين مش هم ما بتحملش لما خلاص ما يعني يعني صعب أول نادي أحمل يعني أول نادي أحب تلكي حب بحثوا مع ضمن قانون إنهم فعلا بس مين نسترب أبريغنانس بس مينة دعقة لدي حضرة جمع ده ما خلاص يعني يعني ما لأول مرة نشوفها يا جماعه يعني ده ضرب بكل شيء ده يعني هو قصة يعني هو برده مش لحد يعني مش ده اكبر من قدامي يعني خلاص بقى هو في معالم خلاص فده ان هو خايف عليكم كده خلاص ترضي بقى يعني بس احنا مش تسمح نقعد ده لا ده يمكن مش اصل ده ده يمكن بتحك علينا لا لا مش لازم مش عليكم يعني طبعا برجص طبعا انت طبعا اه كان حاجه غريبه عاشت فيه سبحان الله في ناس برده في هو طيب ها؟ ما رأي شباب <تصفيق> أبي أخذ عمانة <سألها. تصفيق> ده ما, ما ده ده أصابت على كده ده ده ده. بقى. طيب بقى كده بقى كده بقى كده, بقى كده على بقى بعد ما احنا واللي الطايب بتاعه ليه عرفت دو ليه مش بري ماستر وليه اشمعى من يوم ثاني يوم اللي فات ليه مش وقت على انديكيشنز اوكتس ذا بيج أول او حاجه كده داجنوستس اوكتس ممكن نعملها إنت كمان نعملها مين لها free -operative. Free -operative. ما يا شباب إنت كده في درس كده في ممكن جدار السكري بص كده ربيع تشوف عم الدج عملتها عملية مثلا من ايه من سنه وعامل شعبه استغيث شو ايه بندود قلت بص فبديت تشوف الدج ما انا كده اقول لها لا بص انا محتاجك شعبه السبه وكان شعبه السبه ايه قبل العمليه بتجوز لتك الميكين عايز تك الفايبرول حاولت تك التك ده ده دي مش خطه جراحيه انت كنت يعني ممكن اعملها دكاتره في الاكتيف دي عشان وأين كان برضه على فكرة ماعقولني انسد البروتين تشوفه لأن البروتين مايمنتلي ممكن تعمل اديشون ساعات جدا يعني فممكن اعملها حتى كمان أنا ممكن اعملها أوبر ديب بعد بست شهور ما بعد العملية يعني ممكن اعملها فري اوفرد من كوليكير ونعمل كن اعملها كوست اوفرد لانه كان ادي بائع الدواء الفيبرت مايمنتلي أنا عم اللي عم عملتها اديشون أنا عارف ده ده right فبرضو ممكن برضو شو عملت مثلا عملت مثلا مثلاً جو أتأكد إن بيتك ما beta ما فممكن أنا بوسطها برضو عشان خاطر confirmation of tube beta. طب شو؟ ثامن هو contra ما هي ال contra indication يرج德拉 of of histroy of the post يعني تين بري وتين بوسط pregnancy ممنوع pregnancy premenstrual ممنوع premenstrual. دي tubes ما صحيح, omЭ, so, nie feels, to nie a pregnancy. To nie jest w stanie się w pregnancy. To nie jest się w stanie utrzymać się w stanie utrzymać się w stanie utrzymać się się w stanie utrzymać się się więc będzie brak. to chyba będzie to amerykańskie pięć. Za bardzo post. Intencja, podajeć. Ale jak naoli A post current, jaki post current, a na jak ma لسه عندها bleeding وليسه blood business مفتوحة برضو أشعب السابقة post-curate عدابا زي بالنصف في الانترابيشن دعم الانفكشن ودعم الاندومتريوزيس ودعم الوينترابيشن فما صح ده بنعملها لا post ولا بوست infection ولا في ولا في المنزل حسنا هذا طيب السؤال بقى أيه الانديكيشن في ذا بقى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 ده حتى يا جماعه خدنا الفيرست فيلد متكثف فيلد اللي ده الفيلم. عن الفيلم. الفيلم. يعني اول فيلم انا كاتره عشان الصبغه بقى اول فيلم, فيلم بيوريني بيورين يعني ايه يعني اه البروتنية اللي فيقعها في اللي هو السابقة ضعف البروتنية ما كنت يا جماعة السابقة ضعف البروتنية بقى كده بديه سبريد كده زي فيلم كده معا يا رجال زي فيلم كده يا شباب واخدين بطر زي كده زي كده يعني سميرنج او هو البروتنية بيباتها كده وكأنها كلها اموجنال متفكرنا ايه هو الحكس مع كلاس همبيرة هتوكن اصفال جراوستي كلاس تبتيجي هتايدرس في الهايلاين ببريسيتي ده كده المنظر كده homogenous كده تشغل يستغل في بريتونية مهوموجينات كده معايا ده كده؟ هم مش بتجمع بحته معاين لو بتجمع بحته معاينة بنا فيها adhesions تجمعها السبب دي اسمها دي يعني معنى ممكن توريني لو كانت في اي كمان لو كانت في اي بريتونية adhesions توريني تجمع السبب بحته معاينة تجمع السبب دي معناه لنا فيه adhesions السبب لا دي دي بقى السلوات فيها دكترة دي التوب مدودة ففي تجمع نستمع في داخل البروبينتشو اسمه هايدرو يعني هو اليترو صعب كده معها دكترة؟ هنا كده في هنا كده عمده كده هنا توب مدودة والسبب تجمع في فيها كده في البروبينتشو بالماثر ايه فبدا اكس عادية ما هو اشان دي اكس راي عادية خلط. ده بدي ما ممكن تبان اذا شعر التبغه وسط بقى, بقى, بص ده بقى ده بتاعته في ناس بقى بتقدر تشفاه دي هو نيجاتيف زي كده تعبيل عبيته بتطلع ما تختري تعبيل فدي بيبان العب متوه يعني ده انا شعر تبغ سوده والخلفيه بيضه كده بيبقى اوضح في قش شويه ودي اللي متعارف عليها الاسم مبيفرقش طيب توصل كده يبقى انا بيوريني توريني, توريني بريتونية معاها بكتر حالة ثانية برضه مرة كنت عادة تسكير يا عادة تعمل أشعب السبع ليه؟ أصلاح عليك عمدها الوحدة معارفتها ليه وحبلت فهو مجدد الفكرة, الفكره الفكرة اللي هي ممكن تخليها تحمل، هو الفكرة اللي هي السعر هي ليها يعني كيورتي هي فيها يوت، زي سبكة يوت كده فهو أنتسيبتك يعني بانتباتيلي السيد بانتباتيلي او بيتموت لو فيها أي الحاجة الثانية برضو اللي هو الدفاع السبغة اللي هو بحيط فيها كده الدفاع السبغة كده على كده الدفاع السبغة نيه ممكن لو نحب يوكس أبدا فروبيا 2 سلكها من حي من, من كده اللي من بعد كده مع على وقت؟ لو تفتحه لو في ميوكس تفتحها لو كده عايزين برضه اللي برضه دي هنا ايه طيب سؤال هي بجت في سؤال السؤال دي كده من حوالي ثلاث سنين مش كله واحدة طب بقى ايه هو او ايه سايت افكت أو برام؟ على فكرة مش خش طب سكوب بقى ابص في بقى, بقى لكن يعني ممكن الدكاتره ينوعوا في البري البروتين تشوف بس بس وتبانك ان هي مسدوده لكن هي مش مسدوده في في بنت خايفه ومرعوبه جدا بقى فكره ان شعره بقت بتوجع قوي ومتعبه قوي ومحاكه فيقوم كده عاملينها شعره السبب الحين عشان بالسبب واخد كده جدا اديها كده اسمها فيراش كده ومرعوبه كده بتاخد اللي يحصل بقى ده ده تشوف بيودرس يعني هي يا ديكتره الها خليكشن بس بروبكتيو معايو يحصلت بس ده شعب السبره ولعنا حاجه مرعوبه جدا ده ده يا ديكتره بس شوفها كده قلت ده تشوف الاثنين بويتين خط زي ما تماما لكن هذه الثمين انا بديعها حاجه لطيفه قوي قبل كل مره او انا اي فيه جديده عشان عاملها شعب السبره بديع حاجه قبلها بديعها انتي سبات مضي كل تاريخ مثم اي مشكره كده كل مصر عندها نكس شوي بيحسسك اديوترو جوبال سبك حتى اسمه يوترو جوبال سبك يعني هنا لسه اكوريت ده لاباروسكوب لاباروسكوب بقى انا كل بيني كل بقى الراجل شايفه بتاع اي حاجة. يبقى ده لاباروسكوب ده الواحد بيبقى خش بص بعينيه مش من كده. خلي بعض يعني ايه يعني ايه قاعدوني دي مسدوده ولا مش مسدوده مين ده وهي مش إسفاس <سؤال> صح؟ أو إيه كمان؟ بري مانسلو هذو بري مانسلو لدك تأتيك أنه ميتليم طب أم تقول مش مزدودة وهي مزدودة عارفين أم تأتي؟ تعاكي بلوبيا الجوب معانا جادرا؟ ما أقول خالص كده دا إياه قوي السينوس داوي ما أصعب يبدأ تمتفتح قابل تفادي وتم أفرتين أردين باركو بدي اسمها السينوس بلوبيا الجوب يعني على حالك او حاجه ثانيه لو حصل ان مع حاجتك الجافه دي راح اتخذ في لات ديسيد هتدوم لا في لات ديسيد يعني مش شاطر يقول لك ايه ما في دي فلو او لا لو انت بقى عندك يعني خبرة دي مع الحاجه دي يا جماعة. بري بصر. بري بصر. هدعب تفرق بين إنترابوزيشن وبين إيادة كدرة وبين اللي ديفها أمخلوبية الجو يعني أصلاحنا مش تلحصها كومبليكيشن اللي نحن بنشترك بين نوع من النوع السابرات حولها قال إيه حالة ما بيعملش كومبليكيشن معنا يا ده كدرة حولها كين بس صفرة بيبدأ يا جماعة اللي هو, اللي هو طبعا إكس راي برضه مش حلو إكس ري برضه هي برضه مشاكل طبعا يا ده كدرة إيه النوع السابر المستخدمة إيه نوعين السابر في نوع مش نستهدمه خالص تقريبا يعني خلاص نتنجه تقريبا يعني اسمه Limit All Limit All هكيه ده ايه اذا كثرة ما وفي نوع اسمه يوروغرافين يوروغرافين معايا اذا كثرة يوروغرافين يوروغرافين اتت يو بتاع مين؟ بتاع بتاع ال-IPB بتحين فين؟ Venus يعني لو ده إيه يعني طب ما تشتغل انا بحيوا يا جماعه بس على فكره على فكره بس في حاجة نعم فيها لخبطه شغل شغل لو هي سليمه مش مشكله بس قال لي قصه على تقول لي ان في بعض الناس بيخربوا ال اي او دي في كونترنتيكيشن فاللي بقى يا جماعه الناس بتطلع لكم بريدياجنوصيا الله يبارك خلي بالكم اللي هيحك هو حاجه في رب نوازيل بس يحسس عادي انه كوارث فانش عادي تبعطي اسمعنا كوارث خليك جهت دايما بيبقى ايه وكامدر. وكامدر. على فجأة الاتنين عبرها عن اربعين في المية ايوضايل اتنين اربعين في اللي بيدول اويل. يعني يعني يعني دي. دي اما البابي. فده الخشخاش على هذا هو بابي سيده بابي سيده هذا هو بابي سيده هذا هو بابي سيده هذا هو بابي سيده هذا هو بابي هذا ده بابي سيده هذا هو بابي سيده هذا هو بابي هذا هو بابي سيده هذا هو بابي سيده على اللي بدول مور سيرابيوتيك ليه إذا بيفتح اي حاجه مسدوده لكن اليوغرافين ليس سيرابيوتيك طب بتعمل ايه فيهم بعمل دي برضو اليوروغرافين ليه يا هي دقائية لس كرير ليه اليوروغرافين ليه يا دوت ما بيعملش كومبليكيشن مهمين كومبليكيشن مهمين مين يا Lubię gadać. Zena mor complications. Dalej stay complications. Daj oil ambulance. Oil ambulance da. Lubię dodać, że kocham przedwczesne zjemy oil ambulance. Bardzo panna, tania bardzo. jest jest To يعني ذلك الكمبيليكيشن هنا بتاعت اللي هو الزيت دوت اويل البوليس واويل جراني لومة عن عنيه الاويل غريب في هي في التعملات في البريطانية. اي جسم غريب تحوط ده اويل جراني أويل طيب طب ليه لكو برضا اتتخدمش ليو ده يا جماعة بقى هدى حاجة تانية تام عشان وقت تنى هدناش وقت فضل يعني اللي بدون دوت اول فيلم بشوف بيه يدرس مفردات تاني فيلم اذا كانت رأى تالي كلم بشوف بايه البريتونية دي اغلق الدين الدين ده, ده مال ما مل عنداش بريتون عمبي يقول لقدي يوم كامل ولا تعاليه زي النهار زي دلوقتي بكرة فالسجد فيلم داخل بعد يوم ده يا جماعة مش حد عند وقت جيب العينه مرة تانية عمبي يجرافين سجد فيلم بعد الدين ربع ساعة نص ساعة ساعة داخل السكتة الدماغية. فأنا السكتة الدماغية أنا بعد ساعة هي دماغية. هنا السكتة الدماغية بعد يوم هيروديت. يا يو معنا كذا لما نقارن بين اللي بيدون قانوني مهم الأول دكتور يوروغرافين. الأول قانوني. يوروغرافين. يوروغرافين. يوروغرافين. يوروغرافين. خلي يوروغرافين اللي يقدينها عبارة عن 40% ايودي هنا الكابي سيد اويل لين بسر خشخش وهنا الواتر ده ده جدل السرعة احلى مور كلير اميج مور لكن مور كومبليكيشن والسجد في التعديوه هنا العكس ليس كلير ده لكن ليس كومبليكيشن افضل طبعا حاجة سجد في بعد اياه كده بعد ساعة. خلصنا كده أول مياه. احنا وينها؟ إذا جدنا بتاعت فات اللي اللي مستجيشة على أبو لويانش. ثلاثة عيون، اتنين مياه، واحد هواء. ثلاثة عيون، حنا دلوقتي. إذا كلش على التاني مياه ب. من تاني مياه؟ يا إذا دي جدنا جباه دكتور، سيد دكتور صبحي أبو لوز. ما عاد تجدر؟ دكتور صبحي أبو لوز. بحب. جنب جب ال جب جبها تجدر. اللي مياه التانية التاني اللي هو إيه اللي اسمه هاي بودي اسمه هاي بودي على هاي بودي اختصار عادي يعني انت قلت هاي بودي معترض بيها انت مش مشكلة يعني عايز اقول هاي بودي ولا ايه اه بدات ارد امال هاي بودي دلوقتي اه ده كده اختبار لوز بقى وكده اللي هو الاختبار ده خالي بقى لقد نموت الى هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك وبتابعها بجد بتابعها بالالترساوند يعني بص كده ادي هنا كده السيرفكس وادي كده اليوتراس وادي كده هنا, هو هنا, كانيلا. هنا اللي هو بريميتوب وهنا بريم بداخل هنا ثاني ده وحد هنا كده البروب بتاع مين اللايوترانس فاجينال التراساوند ترانس, ترانس واحد في أشعب بس ما غريبة انا هنا أشعب بتصبغ في السيتش كانت لكن هنا حباً لك السودة مع الآلتراسام الآلتراسام بيوريك المية سودة وريك العصنة اوبيضة والتيشت ايبتين فبعلاً شعب السودة كده سودة السودة جد ضلما ضلما ضلما ضلما توه منتشرة اليوترس ومنتشرة ورسمة كوروينياتيو وده في يعني تقريبا نفس فكرة لشعب السودة عليه إيستر بيت لكن دي فيها ميزة أول ميزة إنه تماشي في الإكسري بالرسم، الرسم، بريسي. يعني مين تعمل عن في ال في ال ما بروح بقى أخذ X-ray تقول لك كده مكت معيّنة وفي رصاص وفي قصص زي كده. ده موداي راجل لابس رصاص كده X-polar X-ray وقصة. فدي عادة كان بقى كايروس كان لكن دي الرسم تعمل عن بري Office وحاجه انا شاب استغربت ان انا لو في اي بلينج فاكت لو في اديشن كبات لو في استراكشر كبات وتوريكي بريطانيا زيها بالظبط يا زي بكتره اشاعات بتتقال زي ده يا اخويا ما مني ده كان ممكن اعملها برضو ما اه ده انا انا انا وهو بيخده ايه بيخدها معك يا دكتور خلي بالكوا بقى الماده دي اسمها ايه جهاز شو ده الصدر مهم الماده بحينها اسمها ايه اسمها بس يعني ايكو بس ايكو يعني ايه يعني ايه لأ ايكو مش كونتراプライح ايكو صدى الصوت ده معناه يا البرود ده عن فكرة البرو ده, ده, 30 ألف 30 ألف ده بيطلع ألترا ساون. بيطلع صوت في ويرجع له بعدين برجع، فاستقبل صدى الصوت ويجهودي عشان تعلمون كده كده بشكل كده. يعني مثلًا بتجي بس الصوت تايتروت عين، سنتيتر إيب بلا سينتر بلا سينتر إيب معندك كده يعني صار تشوف ديت بالسكرين في ده كده اللي هو ال الفلوت ده كان بس ما بس يعني إكو ده الصوت ده كمبي بيشواليس بس يعني شئ جاب البيشواليس معه اسمه إكو بس عبارة عن إيه؟ عبارة عن سكر خياله ده ما بدي عبارة عن سكر عبارة عن جلكتوز جلكتوز ده الجدرة ده اللي في الحوش جوه هالوقتية في جدا فيقول جلكتوز micro packets containing micro bubbles air micro bubbles ده بنك في الأرض بنك اسمه فدي هنا شاعر دي الجدرة عبارة عن سكر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 أو الهايكوز إيه الهايكوزي؟ اللي هو هسترو سالبينجو كونتراست سنوبر هسترو سالبينجو يدرس واجه كونتراست ديفو بس سنوبر فيه لو ما دع العيون يبقى بقى أنا في المجستير قد في أبص على دي كبير كده أي فري واي يعني عامل زي ما يكون كده عين زي بورسلين زي كوهرة. بقى بورسلين كوهرة. ده بورسلين. ابيض كده ايه? زي كده الانشاري بتاع ايه? بتاع مثلا الحمام. الانشاري ابيض بيلمع. ده دي كل شخص ده بيسيو. بس انا برضو بيسيو انا بوض كده بوض عم كله بيانتي. والحاكمة جدا. ها يلا احقيني. هي كده هي مثلا عشر سنتيمتر وعشر سنتيمتر. جدا كده. مين <ميسايلين> بلو تبغى ذرة مين <ميسايلين> بلو دحين أنا بذرة تدخلت في ذرة كده تروح أنا أو في البطن بقى ابص على إيه سمرة ندش البروتينات جوب وديز في البروتينية معايا سمرة سايرين بلو معايا دكتور سار الكلام دوت فممكن شوف ده أكمل بس لو ممكن كمان أسلك أجهزة أسلك لو جوب ما ممكن افتح فيها فتحة كمان إذا بنأخذ بعد كده بعد كده ولو كنت قريب يعني ممكن عمليه تصليح كمان الانبوبه بالداباروسكوب كمان يعني هو دايجنوستك هات ايه انثراجوت ظهور اكيول عدفي عن جيت رو في البيتشوبريت عادي فتره في سؤال اقدر جه قبل كده لفتره قال له بقى ايه رول اوف ده يعني مثلا في يدرسوا ليك سام كتاليك يا جماعة بس عشان نوع بتحرصها ممكن يجي يعني مثلا في يدرسوا ليك إيه في كمان مس إيه كمان أرتيف رابو كمان كل في سام هاي يوريك دي ايه مثلا الاو صح مع اكستريك ادشن كده ده اللي كنا قولنا بقى الاستراتيجك بقى السيرفيسه بتاعت الاستراتيجك دي كمان شو ضرين حاجه اسمها كوبك ريتريبر يعني ممكن ده بس كده ده انا البروك ده عليه ابره ابره ثمنها كان ثلاث جنيه ابره دولار كده الاوبر ده كده بيبقى كده كده. فدي عليه ابره وبداخل كل اسحبها إبرينا طرف شققات. دشمت كل اللي في المولكين ومن فوقهم. ممكن داخل التاني واجم، أو داخل التاني واجم. لا بالضبط. عشان الطايبير لما نأخذ الناردة آخر أكبر محطة الناردة الطايبير. فدي اسمه Overbridge. ممكن داخل فيها كده بعض ضياب عش متكل اللي فيها بده نطلع خطنا عيّنا. وشيم الناسيس ممكن صح؟ لا. لا انا متاكد على برسوم ليا كافه اضرسها انا على برسومه ها ها ها ها ها ها ها ها في ها ها يا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها في ها ها ها ها ها ها ها كمان؟ ها طب في اليوترس كمان هي هذه كثرة باللابروسكوب وشخص ايه في اليوترس مالفوربشنس صح؟ ايه فيري ما ما يا كله مش وقتنا ما هذه س سا... برد جوب أديز رايس س بيج يعني برضو من أي عادية حواليه أنا خلاص خلاص أنا خلاص عادية إشتغلت سرعة عشان أكل الجوب بيته بقول في, في دي معناها الجوب بيته فممكن ننزل من ناحية ناحية سنة. لأ يبدي تيوب بالكم طيب دي حاجة بقى. أول عين مين أول عين استاذ بقى مثلا يا جماعه من السكيما تلات عيون اثنين مية واحد هواء وثالث المية دي بقى المية استروسكوب جرام وهيكوت قلنا الميه والحاجات ده برشقه تاني مية ده كانت عاديه تاني مية عشان تاني عين اللي هو مين اللي هو استروسكوبي ايه الاستروسكوبي باخش جوه الراحق اتفرج على راحق في البؤ ده في اديشن كمان لو في بول ممكن اشيله كمان لو في ابروي ممكن اشيله كمان صح؟ ممكن هاكره بصل يعجبكم السلايد بقى تحفه بقى سلايد يا جماعة ناس تاخدوا معايا السلايد ان شاء الله ادي كده في منظر كده تشوف من جوه بقى لسه كله الاند ايه منظر جميل في كانت بيته ولا مسدوده معرفش هو بالابيروسكوب على فكره اللي بنطبطه بيوريك ايه داخل جاي من بره كده واصل على طرف كده لكن ممكن برضو على مين من جوة. ده ممكن كمان عشان تاثرين برضه يا جماعه بتاع الكارديولوجي اعلموا فينا برضه احنا بتحب على كل حواليك اختبار امن الحاله بكل حاجه, حاجة. لو جيت بقى برضه ممكن نعمل برضه ايه زي تو نسطره برضه ده ده ده لما كده عندهم حل باثنين ايه الحل باثنين اول حاجة في كاريره دي كده هي رفيع وطالع لتخين كده شويه معاك يا دكتره في, في, في كده حد كده يعني حياة بسيطة كده نان ارجان انجليجي بيعملوا كانيوليشن اول ان هم يدخل حد سلكة كده قدر السلكة تعليها بالون يوم نبخين بالون يوم موسعين الارض بالون ضايلاتيشن احنا برضا يا جماعة عدمنا بالنوم القصة دي بالخشم السيربكس من تحت واندخل كيكا في الكون والإن حد بيو كسحات بالنسبات يفق بترانس سيربايكال كانيوليشن معي ترانس سيربايكال ضايل كانيوليشن trans-cervital balloon dilatation بس باللون ضالتش تعايد اكيد اوبشتراكشن يعني فهي بروزيس جايبت حاجة ممكن نوسحها بيه trans-cervital balloon dilatation اه؟ دي على فكرة دي عدى كانتها في عشان برض السؤال الثالث اللي كيه في الاصر ما عادة قدرى كان في الانفرتيليتي ديوالا كده evaluate the rule of في الانفرتيليتي دي ولا صعب عليكم. طيب المنظار الثالث بقى هو منظار ابن منظار ابن اه ابني ابن منظر منظار ابن منظر يا المنظار منظار بقى ممكن بس بس على ايه على اللي هو ال من وليه أنا بقى فطلع منظار ابن منظار يعني اقتراح حق الدكتور اضطر المنظار يطلع من الايه بين ال لابيروسكوب ويخش جوه رفيع جدا ويخش جوه من البروبينشو اسمه سالبيج سكوب سالبيج سكوب او ميتيروسكوب من منظار رفيع يخش جوه البروبينشو اسمه بالوب سكوب على فكره هنا باكو كيوب سكوب كيوب سكوب اول ثانيه بليه اول ثانيه جت اضل توستلي ده بيعمل القصة دي داي بتاعهم بره كده ده هو بتاع الكيتوسكوب راجع على ديه على البيروسكوب فالوبوسكوب عشان يعلمنا يعني كل ما اخش يخرج كل ما خش على ده ما انا ابدا اعدادات اعملهم خلاص هو انا هو انا قد ايش نعملك خلاص ما عملناش بعد نعمل خالص ولا مرة عملنا بعد في ولا ده ده يعني معا ده هو راجل جاي في القصر. وكله ما ما هو هو ما بقى بقى بقى منها اه لا لا من قصر ده حوار كده ايه كده اسمات يوبوسك يعني ما احيان يا دي جدر دي جد وقت عندنا كبه انبستيجيشن ها يا دي جدر <تصفيق> ان انا كتبت في كتاب، هو غلط. اختبار ده بكتره اتعمل في 1914. مع هذا كتير، ويناسب الكتب غد الوقت. اللي عمله رجل اسمه روبن 1914، بس روبن ده على فكرة هو اللي عمل برضو ال history of the يعني هو نفسه. بقى. يعني روبن ده عمل الدرس الوحش ده ده وقت بقى كانت روبة متأسر اوه ده كترة ده بإيه بالراجل العجلاسي بتاعك ايه البيونفو اه المنتح ده اليوم ده كترة ايه بدخل منفاق من السيربتز يا ديوم او او ديوم فهو لو دوت ايه اللي هو الكورة تعمل ايه ازاي صح ده اسمه على بواجي لو اسطى لو سمحت ايه جيب مخروط يعني جيب هلكه ما هي اس قدره اه اسمه ايه بتساوي ورادي برده طب وعيبه كده بتفتح عليه بعد كده رح بدأ الهوا راح عامل CO2 عشان تصنع اكثر بالبرسولين وبعدين القدره عمل ايه كمان ورسم اللي هو الحد مانومتر في, في اليوترس ورسم التشنج توكيت بتاع ايام دهان الثيولوجي كان دي كده درامب كده بيلف ودركس مع مش فكينت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 طب لو تعملت توك توك وتضغط راح عليه راح وطي على وصفه دي معنى كيس كان دي اوبستراكشن بعد كده فاهم كده الدم الهواء اللي بيخش الرئتين ده كده مدخش فرق على العيان ها ممكن عشان كده ما ادتش عاد ايه ضغط ما ده يعني ده ما جابتش بص انا كانت تتنبر بيقول لك كيارات بحركة نثناء فوز من نبوث البليلينج أنا وأنا ظهيرة خالص وما جاء عندي مثلا خمشهور عشر سنة ده وبعدين مثلا إيه معي أنا طبعاً حتى أنا بقى من إيه؟ من إلى مع الدكتور بيل إيه بالرعب رست مبوبة يعني ربنا بره معين قدره يعني يعني رست مبوبة برضو أصور مع الطلبة بس يخش بالبط أي ما مقصود دكتور يعني دكت كده في ماني كإيردنيش فيامري رجشت بيبا زي كده كل أي دي أفريغماتيك ارديشن دي أفريغماتيك ارديشن بارتها خلي بارتها انت عندما تخذتوا في الجراحه أستاذ الـ air ما في الجي دي دي هو بيرفوريتين داي زي كده. دايه مع رقم مثلا ايه 8 ولا دسعة وندبن الاندكيئة اللي هو الكوزيس او ديبنش الدياغنوذيك <تصفيق> دي اير دي انا ديبنك ناخد ده اير طبعا الكلام متخذلك معاها ده كانت في العنوان جدا كلام الكل ده ده احنا خذنا فيه كله اه بس, بس ولا حاجة ده ده part of history history of medicine طيب كده على إعلان. إعلان اولا خلي بالك لما تكت فيوت بالذات البروفلاكسس أهم حاجة يعني خليك انتا مش على بروديتو والده قيصرية ما تلبسهاش وانت في فايبرويت ما تلبسهاش وده بلا بنجله بالدكتي يبقى بننقط دكتور جراحة وهو بيشيل انت... بروف بيشيل الابندكس على البروديتو البرو حاجة بري, بري إيه؟ خلي إيه حنان عليها شوية بسرعة أنا في أي نخشوا على كده العالمين على Treatment of dual factor". Active Treatment of dual الطالب ما يعرفش إيه مهم، مش مهم هو يعرف إيه؟ إنه هو كده إيه بالشبلة حاجة مطلوب دي مهمة و. يعني عندما بتلاقي حاجة اسمها G و دي مكتوبة دي مكتوبة تحت خالد مطلوبة إيه؟ مطلوبة ART دور دفل لو اللي لاي ده هو طبعا الطلبه لما بيجي <ım Laser> السؤال ده اللي هو <único Liberty> او اللي هو سوبكت ان دي بتدلك الطلبه ده مش بينه مهم مش كده ان انا ابص للطلاب بالعربي ده ده العربي ده بقى يعني ده انا كاتبه ليه عشان خاطر انا فعل انا كل الطلبه غير كتب انا بشوف اخطاء الطلبه بتطلع فين ان هو اللي بل عشان أنت إيه مش مهم معايا ده في اخطاء فهنا هللاقي تيو بلاس إيه؟ عملكة تيو بلاس ما حاجةش بعملها خالص آخر عملكة تيو عمل حوالي مثلا سنة آخر أول ده سنة خلي اللي هو جو هو ART بس انت عشان بلاقي للأسف انك قتلت بتكلم الـ ART دي ودك ART وتنسى الـ ART يجي لبنتح يبص انت خذ ايه ART في يا جماعة هنا الـ هو العلاق يعني الـ ART ART بالتفصيل يعني انت بالآخر ده سالنهار ده اللي هو الـ Induction هو ده بص يا جماعة مسلا الحياة لكده ما لا يدرك كله لا يدرك كله يعني يعني رجل كبير قوي مش نغتل بس انت شواء حتى على وين مكشبش كده بس سمتل يعني يعني بص على قد راق على قد كبتك على قد راق يعني دي بري سمتل يعني اه يعني برضو كنت بتباين انت مذاكر وقاري و لكن ورادك دي يا جماعة ورادك دي دي يعني عنوان كيك واللي ولي بتجلها تقول طول السنة كده. يعني لازم الورقه دي كده بتاخد دوت ده فاجعه جدا جت كل الجيت الدرجات نفسها بالك ده هيقولك اجري الدكتور وده ده مش لا يعني يا جماعه ده انا ده ضايع والله معايا ده في ورقه ذات يعني إن انت يروح على انت عايز فيروح دوت لما انا اجل الريتر ان شاء الله هو واحد اللي فهي انتحالانه بس ايه اللي تكتل انتحالانه وخليه بقى على جنب هنا لابتل ايه ايه ارتيب التفصيل لانه هو ده الميل ضي اوف تريجر فيه بقى ده كانت او عمليات بلاس يعني ايه تيو بلاس اللي تجميل تجميل في شفت والعالم الاهلي كده وبالايدين كده بيتحركوه كده في السكه كشغله بالجد المعارض فهو كده نفس القصة برده الينتي كده عامله زي السي اللي جوه مين جوه هو بروتو تايب و عاملين حركه ان زي بالظبط اللي بدات الفيردايت اوفر ده والذات بيحركوه بطن حق مين تحت بحر عشان يروح يعمل بي دييا بالكي بروديشن خلي بالكم ان هذه السي ال كانت للاسف كانت ريجنري يعني لو كثافه دهش ورا ثاني فانا لماكيوب بلاستيك طبع لحد يروح دفتيره انا صلحها انا تنكر ان مط فانكشناً عشان كانت انت عشرة في المية بس والاسب نسبة من كبيرة بالتبقى جابعاً ايه يعني عشان كده مع حسن عود. نعم ايه عشان كده ابتدات ادور على مجموعه تشكير معايا كده تسالوا على ايه على توقيف الكريديت بقى التيوب ده انا ضوقت ده انا ضوقت ده نمبر تشوب ده بتروح ساعه في بينه كان عندها تشوب كانت فيها انفكشن. كنت وليس يعني ده كترة. لو بي وانا بعد كده هحط هنا بيبي جوه بي جوه اليوتراس فممكن بجد انفرشن في صور ناس بقى على, على بي ده توته يعني بتقلل السكسس <تصفيق> ريت اوف اي ار فلما لاقي تشك كويسه بتشيلها معايا ده لا لا ولا مشكله بتشيل ايه شكل ده لا مش هناخد نعمل ايه على بتجيب الجمه بره ونسبه تدخل بعد كده ده مش كيف في لا لا احنا القغة مش هشتغل بقى بالقغة بقى مش يعني مش, هصلها مش هصلها حتى عايز ده تبتقى نبيه المستوى لقطة نسترويشن ده ده مش هشتغل بقى فينا وبشيلها بس بروبية بس انت بيه ان انت ده بس اذا كانت تتحدث عن ذلك يمكن ان فيها عن ذلك اه يمكن ان فيها لو ذلك او يمكن ان تتحدث عن ذلك او يمكن ان تتحدث ان تتحدث عن ذلك او يمكن ان تتحدث عن جوست او يمكن ان تتحدث عن ذلك او يمكن ان تتحدث عن ذلك بعد يمكن إند الجود الجود بقى الجود بلاستي هذا كذا حاجة بقى بقى بقى بقى بقى افتح اللي هو البطن كده ما ليش ال ليه عشان إشتغل درواية ما عاد افتح كذا ما ليش افتح واي بقى دي طبعا سخيفه في اي بيجيب الهجمات بري بري باين وخيوط رفياعة جدا بري باين اده كده وحادي ممكن يجيب فرات مكدرة بعثات مكدرة دي ديديه مايكرو سيرج كالتكنيك مايكرو سيرج كالتكنيك يعني حاجات عمليات اده كده الدقيقة اوي لديه الدولاستر وبعدين ممكن نعملي بقى ممكن الحاجات نتباو يعني لو في سدة سدة في النص كده في النص كده فوق اعمل ريسكشن ريه على استموز لا طبعا تير يا عشان حته واخد دي او ممكن لو هنا في سد اهي من ناحيه دي كده رجعت في الكورنر ايه اشيل الكولوبيا دي من هنا واحط حائطها ده راحها بره ثانيه بلانتش طبعا خال عندي او ممكن لو هنا شوف دي مسدوده اروح فاتح لها فتحه كده اسمها نيو يعني جديده فيرس تو بي زي الكولوستين طبعا هستني شويه بعد شويه اتفد بره الحاجه لو حاجه بتجي حاجات رايهيه الركسسيت بتاعها اعلى شوية. كنت دي كنت جبت حواليها بعيد عن اومبري بريد جيوبل اديشنز كويس عارفك ايه غايه الاس دي كلها قص ايه قلت اديشنز هو ذلك الكولونيا تشوب اللي حواليها برجع بريديشن مرة تانية جنب اومبري مرة ثانيه دي الوحيدة اللي تنفع ان انا وكل هاجة. بس في شدها بعيد فممكن ترجع تاني جنب طبعا كمان غريب كده بقوله كلام ده دير مراكي اخر واحد شغله كان بيشتغل بدير مراكي ده وقت نفوذ بتطلع رحمن ابن ده دير ده في المستشفى آه. كم يعمل بقى اول ما بقى ده يقول لي ما كان كده كلهم بقى إيه بقى, إيه بقى, إيه بقى يعني, يعني. جدا مجاهزينها بكتابة دورة كده او يعني كده اي حاجة مائة كيها صلايا صلايا معقد او مارس جلاص كلنا يا جماعة لا تخصي ده في المياه دي ليه بقى ده موجود في الجلاص ده very irritant يقولك ممكن يعملها كمان cancer over good الناس واحد كمان كان واحد تفعيز يبقونه بخش في الخش اسنين التفعيزة كلماتي بقى كده Wiosha ręcznik. A problem, że go wam wiosha ręcznik. Dziewiąte kadr. Dziewiąte kadr. Avoid zero da dryness. Zero da dryness. Ja I to mówię, abyle jedyna smale. Ma واللي كمان البيبولر بولر ايه البي بولر وبعده يبقى اكتر بس لما تيجي نحرق كده الحر بيطلعش بره بدل اسكت كده عادي قدره البي البيبولر يحرق بيتنصب بالظبط لكن في حاجه اسمها يوني بولر ايه اليوني بولر بيبقى drama بس فممكن كده يبقى يحصل سبريت سبريت وممكن يقل حده فاحنا كده على فكره وحش خالص انا بقى نوت بريدنج بوقف مش عايز 12 جرام دكروز حبه كبيره عشان قلت معنى الحكايه ده ايه عليه انشئ والبايبولك احسب من الجلوكوز واحنا خليه بقى ببطء مالي بقى كلها بدكسترين بي بين سلايد بريكاديت ويحط اقول حبرين ما يحصلش فايبرين يتجمع يعمل فايبرين ويحط محصلش بيطلع الفايبرين كده يطلع الفايبرين يعمل برضه يا فهد كل نيكل ترايت نشط حسابك طبعا كلام صعب قوي يا جماعة فاضطرينا نعمله طبعا كلام غريب جدا أو مشارك في الين. تعم؟ او بيت تيوب فينا هنا اديجاكس بيت مع معنا حواليها فشدها شوها بالأوبر بقى سابق بيت تيوب بيت تيوب ويزا حواليها حيث بيت ترجع تاني موبايل كده وجنب الأوبر كده طول منه طبعا يعني الكلام ده كله كلام ايه أيها. طيب بعد كده احنا خدنا كمان في حاجات دانية ترابيوتك ديها ترامت سيربايتل ايه؟ <تضح> ترانس سيربايتل كاريوليشن وترامت سيربايتل بالون قال لك بس انا كمان الكلام تاريخ بقى كلام عبط يعني معايا الاديبه اتحط ميه تكه ميه تمام جوه جوه ما بتسدكش الميه, هو المية لو فتح بس بقى عيني. دي لو فتحت كل بيت جوه واصبح خالي عندي وهنضيف هذه المية اطب ضد حاجه موت حتى السبيركلوز القوي جدا اسمه ستريبتومايس وهنضيف عليها الكورتيكوسترايد ده انت انفليشن وهنضيف عليها دكاتره لو حد ما خدش على حاجة حاجه تمام كده والكيميت بيروح للدكتور يكتب له حاجه اسمها اده كيموتريبس ده مضصة هديمة كده و... النحوات عليها طبعا جماعة كلام بارد اسمها هايدرو تيوبيشن طبعا عندك كله كلام عبرك في ما من ميصلحهوش طيب البريتريال فاكتر بقى لو فيه في البريتون ممكن لو فيه في ممكن يفلكها. ده طبعا على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 الجن مايا واحد هواء هوا عاد إنت ده حاجة البيض هو A R T بس على رمين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سبعك الفاتر بعدك سبعك الفاتر اي كوتر سبعك الفاتر لانك كاتينه يابطل كوتر كوتر كوتر كوتر كوتر كوتر كوتر ده كوتر كوتر كوتر كوتر كوتر كوتر كوتر كوتر كوتر كوتر كوتر كوتر ده كوتر كوتر كوتر كوتر كوتر كوتر كوتر كوتر كوتر كوتر كوتر كوتر منه كوتر كوتر كوتر كوتر كوتر ممكن كوتر كوتر هذا اسمه اسمها ما كنت اقول لها محشي محشي اللغه الدجين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جاي يا جماعة تلميشه كده اللي يا جماعة اسمه اسمه اللي في الدستس ماش لاحي اسمه اللي تعاور نعم اللي هو اسمه بالله اسمه ادي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 هنا ميوكس. ده مين هتيها سيربايت ميوك ده فيها اللي كانت في اللوكوسايت على البيرضه هي مش عاديه ده فيها جسم غريب مش صور ده فالبكتيريا شت سيربسايدس بيبقى مليان لوكوسايتس مليان بس سيلز مليان بكتيريا بس ممكن مسدود تروما ده طيب بروجي اوستراكت سيرفاي كاردات بسرعه هتخش بعد في اسمها اسمها اسمها يعني يعني يعني عادي اسمها اذا السيرفايكال يوكوتيبوس تايب ابدا ده نيوكاس او لو في بوليس مان بيقفش زي زي لو في لو قدرت ده مش فارقه ده في السيرفايكل تريبيكل نعم يا يا معنى كده السيرفايكل في كده ده قدره عاديه فتحت ايه ده فتحه لو, لو كان في بوليسايدز البكتيريا الباسلز كلها بتفتحها شوب بيربس الحاجه الثانيه لو كان في انتي بود بيبس كيل سبيربس حاجه الثالثه ده قدره ده ايه بقى لو تيك سيرفايكل دي أو ساعات تبين كثينه طب يرى تكتر بقى حاج يقول لي ايه الانكالسبيكشن دي بقى تتعمل ايه بيخلي بقى السربيكالجرد بيخلاء كمية ضئيلة فدعمل يكس قليل يبقى سيك ديه المسمي ديه الاسبير ال طب سوعة تكترى ما هي السيبتوص ساكجاستم او سربيكال فتر ولا انت عمد عن.. سربيكالجرد صح ايه عندها معايا إذا كنت دولت في بيتها شعورتها ندولت شاوه باستبراد ودهاري في وجاعني تقول لها symptoms on cervicides طبعا إذا كنت دولتها بالـ science أما سترعيانا قلتها لم أسترعي بس تطرعها عقبتني يا ودكتورة فاطمة السكري مي؟ دكتورة السكري مي؟ سكري معايا إذا كنت اسم الأنهر بنيت معايا إذا ترجعي عن الحاجة راح حلو قوي بقيتك مش حاجة اسمها سروبايكر سروبايكر ما عم بطرح أنا ما مش اسمها ده بس ليس غد دي من قوي كده بس ما اسمها لكم, ليه بقاش حاجة اسمها لكم بس لما بقى، ونقعد نشرح في نص ساعة بلوك من ورقه طيب ماشي تعالوا نعرف بعد كده ايه دكاتره السينس سبجتب يعني عمل الاكتامينات تعني هو السبب السبب هو السبب افتح الايه في ناس ديفورمت صح على الانفستيجيشنس بقى بس يا جماعه كلها منصبة على السيرفايكال ديوز طيب سواله دي لما نعمل assessment of survival biopsies، عاملها ايه؟ الكلام غريبة؟ كده بفعلوا صوت سطر done ad just pre operation assessment of survival biopsies. من هنا قلت is not done يعني ولا pre صح عشان في أنا بشوف هذا هو السبع الميكروفون ومن هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك بيعمل يكون هناك بشوف يكون هناك من مع البيك من مع هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون اول حاجه اللي جاترا اديها سيربايكل بيوكس اسيست بجيب السيربايكل بيوكس بعمله اسيست في خمس نقط ايه الخمس نقط اول نوت اللي جاترا هي الكواليتي وي ذا كواليتي وفي 44 في جست فتر اسكوب وفي جست مايكروسكوبيك وهنقص على وكومنت على البسيت يبقى عندي دي خمسة كريتيريا عملهم assessment التربية الميوكس معانا دا كاترة؟ اول حاجة الquality يلا يا جماعة الquality مع الستوش ان عالي والده عملت ازاي؟ راني كليير يعني ايه راني كليير زي عسل ناحية كده معانا دا كاترة؟ اه طري كده شاش عددي اسمه راني كليير مأ؟ يعني كليير كفيه ما هيكتير اوي وراني كده بيه ديكا يعني يعني طفل كده معانا شاك كليير طيب الكوانتية لو جمعنا ديجتنا بالسرينجة بنجيب توبركلين نيد العبيد اللي انت فينا خينة فينا. جمع من الصنطي سعى السرينجة السرينجة 3 لو جمعنا دل إتنا. يعني 0.3 كمية حلو ومضطرها تجمعها 0.3 من البن معاها الدل صنطي معاها دي كترة. طب انت بقى مين يفتكة صباحة 44 حد ايه لي بصباحة 44 كده صباحة 40 ما 44 كده بعض دوت دوت لو لو من المقاط طوله من 6 الى 10 سنتيمتر اسمه سبيب باركيتس في امتحان من اربع تيام من خمس تيام كلا جالهم سؤال اللي هو تحتيبها المايكروسكوبي اللي هو تحتيبها المايكروسكوبي اللي, تحتي اللي, تحتي اللي تحتي تصل بيه بقى إيه؟ واحد فلاستيكا باكم معا لانكم ستجاني جالنا الفلاست اللي راجبت عليه نو نوستين. كلها كتبه وانا كاتبها بايه اللي هو دوز تي هو بضمات دي نعمل كده برد دوز تي كده بقى يا جماعه دخلين شو هو ده في الامتحان الجاي ان شاء الله كده ديست بقى اللي هو ديبت اللي دي عليين ديبت دي ملح سوديو طيب خش كده على البس Bir high power field, ja nie mamy tylko 6, a jedna więcej niż فهذا يجب ان مش هناك اجراءات لا يكون هناك زي الفل يكون هناك اجراءات لا بتعرفش هناك اجراءات لا يكون هناك اجراءات لا يكون هناك اجراءات لا ما أو انا اجراءات لا يكون هناك اجراءات لا يكون هناك اجراءات لا يكون هناك انا لا يكون هناك اجراءات لا يكون هناك اجراءات لا يكون هناك اجراءات لا جدا اه عندهم لا يكون هناك اجراءات لا واحد سعيد وطلع لا يعني هقولوكم بلسينة الهاتف كم تعقل يعني اوه با. يعني جاو واحد جاي طالب ضبعاتكم قبلها هادول كم معين اشو سينة الهاتف اتعداء وشو اتعداء ده دوت بحس سبير الله معفل سيم جمية سورمس سيدة اوه الله لا لا يعني جامدين جامدين يعني مش حاجة سهلة جامدين ما يا لجاتر فلاك مهم؟ مهم يا شعب بقى ايه؟ يجيس يقولو ده يقولو مش هعمل س أما أو أنا خليها بتغلط من عنده زي بدك عليها على فكره بصوا يا جماعه انتوا هتضحك على نفسي ازاي اخليها لسه هتغلط من عنده ازاي بقى هروح ودي المختبر يعني مختبر كل على التلفزيون مختبر ده في كامل شبتها ساعة في ذا عن التكسر مش عارف ايه وده انا ضربت الدق للاست بروتس وقصص مهام؟ عوما دي المختار او البرج الحياة لكلها ما عاد يعمل بقى تيست بقى تيست تستامر عني دي اسمه post-pointedist اختبار مع بعض ده ايه ازاي؟ باي فور 3 شرط تيجي عايز حد بقى شاطر يعني ها اشتبكت صح عايز حد شاطر يقول لي انا يعني امتى اجيبها جوبيتر جوبيتر 14 15 17 20 امتى يا عشرين جبنا اه يعني يعني جالك في تقول لها ايه يعني ها الداله يوم أحد الشهر واحد خمس ما أتعرفش. ده ايه يعني انت يعني. كده. عايز, عايز يعني لو ده ايه يعني ايه لا ده واشد وال والاتحاد وانا نعم ده وطشة ده غلط. عم ما ها. ده. ما ينفعش ها? كده يا كده. لما دخل فرق اللي كان مليمتر، 20 مليمتر. مش خالص ولا حاجة. لما دخل الفريق إلى 20 لتر دي هذا كتره إذا دعوت ده مش قابل ساعتين ليه يا ده عواما الاسباب تطلع بالسيب السيبت وتخش بسرباية النيوكس ده روضا كده تبغل ما ينفعش برضه ليه لازم من يوميه من ساعتين إلى ساعه ساعة لان لو بعد عشر ساعة الاسباب ستكون عددت من سرباية النيوكس وهجرت فوق بقى ساعة فوق خلاص ده سرباية النيوكس ماكوش سبارك بالفضل تجيلي ساعتين بعد ساعة بعد ما يمين عيننا لصوتي وياكل سبائك النيوكليباء نفس الطريقة اللي بهت بصة. شارت المين لو بعد يومين ثلاث أيام of absence حصل بس بقى بس جوفسي من قرط زيدي. ما يمين ذكر داكل سبائك النيوكليباء عارفين ال الكوانتي والكوالتي وال والمايك والمايك والبصس بيرجأ كلها تسقرين يعني تسقرين أنا أقول له داكل بسال بساد يعني ما عندك ما ولكن يكون لكل يكون مستوى يكون مستوى يكون يعني مثلا مستوى يكون مستوى يكون خلينا يكون مستوى خالص ولا يكون مستوى يكون مستوى يكون مستوى يكون مستوى يكون مستوى يكون مستوى يكون مستوى يكون مستوى يكون مستوى يكون مستوى يكون مستوى يكون مستوى الحبس مستوى يكون مستوى بس بس يكون مستوى يكون مستوى يكون موغيز سكوري معايا لجدرة بعد يا موغيز سكوري معايا لجدرة احفظ بقى الخمسة وعشرة يليسكور كله من كمية لجدرة من خمستاشر من عشرة من حداشر خمستاشر بيه بيه. من خمسة لعشرة انا من خمسة بيت من خمسة يعني فر مثلاً كريستل، دهينا مثلاً ما نش ولا كريستل زيرو، دهينا مثلا خمسة دخل ايه واحد، دهينا عشرة دخل مثلاً اتنين، دهينا مثلاً خمستاشر دخل ثلاثة اتنين. وهذا بس أنا ده يعني إيه؟ كل حاجة تجاس كول. ترى جات سويك الميوك ده بدي نسكون، دي حاجة نص. سنا؟ يعني جات سويك عليه طب ليه كمان ما وإحنا يعني. عشان ظهر بالظهر، عاديها أكثر من عشرين بس الشرط فوطايل سبر بير هاي كوردي أكثر من عشرين فوطايل سبر بير هاي كوردي ترجع الدكاثرة، إمتى الدكاثرة يبقى؟ إمتى يبقى هذا التست أب نورمال لو كان فيه أب نورمال سيروبيكال ميور أب نورمال أو باد تايمين يعني باد يعني هو مش جاي بعد من 3 مابسة ولا هي جاية معاني فتره من او بريد او بلاك أو باد تكنيك يعني كونتال ديكتونتي هيك عندها مش بره عنده ايه بس بنيس, ايه بس بنيس ما حصلش الوقت ده ما ساعتين لنتشر ساعه أو هي عندها ممكن موكتواتل اسكورد أو عندها الهيولوجيكال فاكتور عندها انتباضلس ممكن تموت مومكن التٹموت الم الأمور إيجي cómo 해؟ إيجي Abnormal Semen Abnormal där Abnormal t inten Abnormal forming لكل حالة أو intention أو إيه نعمل إيه إذا كانت abnormality عين market صح أو عين من cervical vuj عين من أو نعم فأ Post Coital Test إيجي It In~~~ In that i did trust the good thing as ba't as ba't roohna ba'ket ba'id ana 'arefto ah hatrooh akthar ba'id agib el trayg wa agib naas el team that i did and i know that the reply can be you bas keda that is my bitch i know that you to make it wa shuf el supermarket khosh ta'melih fel supermarket hademshi انا كتب عددهم صايد تس كل مصر دا و دا الهد لا ممتصد ما عادي ما هو وحش ده هو ان نعم ايدي بصفحة نعم هيدو سلايد اه و ممتصد صايد تس باللاترة باللاترة باللاترة نانوان نانوان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 الموبا شعرية كبدا ده كده في ريدربور ساعة، هنا يقول لك ساعة هنا. هنا بعد ساعة، هنا بعد ساعة هنا بعد, هنا بعد في هنا جدا. هبقى هنا في هذه الامور هي كمان, كمان هي ولا هي يعني هي اللي هي الامور هي الامور هي ولا هي الامور ولا الامور هي الامور هي الامور هي الامور هي كمان كريمر تيست. كريمر تيست. كلشر كلشر ضهره بتطلع على طيب ماشي فيه نست بقى بيجي في دي سترا بيج في بي كيو وعلى فكرة مش مكتوب في كتاب الاسم دي ستري لا حاجة اسمها نيكسد اكيلوتيشن رياكشن انا مارتف مارتس ادي اكشن لما مالاختصاد ده ما عشان في الأورال دول مور لأ اثنان ميكسد أغلوتينيش نتاكشن ايه بقى دي عشان اكتشف السبيرم انت على الباب ايه يحصل بقى؟ الاسبرم يركب عليه انتي باطل اهو. انتي باطل رجبتك عليه. معا انت جاء دلوقتي. ولا شوف اي حاجه احنا في الدخل. ليه? باطل شوفه. انتي باطل يا جماعه اصغر بكتل اولا انا شوفها. ما شوفهاش بالايه ما يروز بيه ولا. شوتش حقص. يعني الاسبرم انت جاءت رجب عليه انتي باطلين. شوتش حق. بعدين. طيب جايك بقى ايه طب وادي شيب ار بي في الانتي بودي يعني شيب ديها يا بقى بيبقى كده الحبايه مهما ايه اللي يحصل بقى كده شيب ار وهنا كده شيب ار وهنا كده, وهنا كده وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا اللي يحصل بقى السبير هل يشيب اسمها ميكسيت اسمها يعني ايه كبت ميكسيت؟ ميكسيت الحقيقين بسهول أغلوتنيشن بس غير فعلا يعني سيمن سبيرميس واربسيس فاسمها ميكسيت أغلوتنيش ايه اللي خلق؟ ايه اللي لم؟ اللي هو سي عن السبيرم اكيد في انت سبيرم انتي باطي فالمارتس دوت لازم يكون نيجاتيب نورمي لكن لو كان بوست ببدا ايه بدقق نورمال تست يعني السؤال كده بالتاكيد الامتحان يقول لك نورمال سيرفاي في اخر نقطه بوستر بار تيست صح ولا مش صح طبعا اه ده كنت كده ماشي ماشي ده اشمعنى طيب ده تاني تاني تاني لك اكتر انا اجيب ال ال السبرتات زو، وحط عليها كتر ميوكس. فهتمسك الكتره، الانتيبيدي في الـ في السبرت، تمسك الـ في السبرت، معايا عندك كتره؟ ومحط أر بي كيميائيا، أنت هتمسك بالانتيبيدي لو كان موجود. نور طيب لما حط سماعك ميوكس على السبرت مش هتحصل، حط عليها شو أر بي سي ما بيشعر ما حصلش عشان تريش، بيش لكن لو في anti-sperm antibodies your good has a sper sperm you بين to have sperm مع بعض بيطلع post-tip test البost-tip test abnormal معناينا طب ما هو علاكي cervical mucus ها قمع ما هو علاكي cervical أو لو في نعمل ايه specific antibody. طب لو فيها دي انتي بقى نعمل ايه؟ بوسع لي تعيين زمان بقى عليك متخلف نخلص الanti-budis نعب العيينة for ممكن تموت ليش ما خط. ممكن في من حاجة, تانية. حاجة اكتر حاجة دي بقى الزوق يلبس فالفيبيل تنسى شكل سبيرت فالأنت بط تقلي جدا مو يأثر انت الكورس واحد بقى تفعشو. واحد بس من واحد بس مالكاترة؟ حصل حط حصل حم لما مش قد بط ما حصلش حم هتكون انت بط يلبس اللي كنتم يعني انا كلها اول انت الكورس بس من غير كنتم ان حم طبعا ايه؟ ودخل دلوقتي يا جماعة بنعملي بقى ما ترش في حيث ناسي ربايك كيره فريعه جدا ده يشرب ممكن هم من السيرفس بقى ده واحد منها السيمين اسمها ايه دخل ايه السيمين جوه دي من كبير قوي اسمه AIH. يعني Potrzebuję Artificial Insemination of husband Semen mogę na to wrócić. Nie na to wrócić. Nie mogę na to wrócić. Nie mogę na to na na na Nie to طب لو فؤاد لو كان فيه سيك نعمل ايه لو جالسك لو ما عندهاش اوبيريشن ما نعمل ايه جدا الباكشر بيطلع ايه يعمل لها دلوقتي في البروفايل لو هي لو هي عداء دي كترة بيتها ليوب اسباح ويبتها ليوب اسباح ده ده مع دي ده عايز مش ها طيب مين بقى عندنا ايه بعد كده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 خشي على كده على إميولوجيكال فكتل نعم AIH عضى AIH عضى بس خلاص دخل هنا كده من مش مهم. يعني البساطة ممكن الميل يكون ممكن ان الميل يكون بطاقه ممكن ان يكون بطاقه ممكن ان يكون بطاقه ممكن ان يكون بطاقه الميل ان يكون بطاقه ممكن ان يكون بطاقه ممكن الفيميل يكون بطاقه ممكن ممكن نوعين. ده نوعين. ال-M و ال-G يضرب ال-M يضرب ال can't can't be secreted in cervical that in blood بس ال في الدن بس ده ده تبير جدا ممتعش انت طب ده يا جماعة استروا لما يحصلت بقى لما هي لما ودي implantation في الدم انا هاضع فالأدمي يستمر العاية لغاية ما ايه Fertilization هدا Implantation ده صحيح Implantation بس ال ده نوعين جاي يجمع مع بعض الاسبرت. بص على صفحة كده عندك يجمع رؤوس بعض هيت a we de yani, ma dil fide. A we got ma ruski dil. A we ma A we ma ruski dil fide. A ma ruski A we got ma ruski dil fide. A ده اسمه ايه ايه بقى لو اتهد ودي الاخطر على فكره عشان ده بيمنع على فكره بيمنع على السبرت لو اتهد هد فده كده اسمها سيلفر لو ده ده كده يعمل كده, يعمل كده. ده الارفون كيه دي كان بوك اه اه يعني الاسبوع ما نفسه كده ده وده ده ما هو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 يعني عرب بس الابيلاجيال اللي لو انتي هاد و انتي تيل و انتي بوبلعيزنك و يبقى على كويتل يعني ليه بتكون الكبير انتي و دكت نوع انتي بين الإندستن زي الفلورا وبين بين انتي عدد نسبورج فتكون انتي وزينا تؤمر كروس و مع الريح زي لما ما تكتبركت لك تقول شكلها كده على كويتل فاكتور يبقى بلاي دي بقى اللي كانت قالت لو في تو تو كل يوم ماشي لكن طبعا هنا في ما, عبيد انت ما هو. يبقى ايه طبعا كلام لكن هو كونسنتريشن ده هو الأهم ولا بيساعد بقى طبيعه ده ده كده لو تو ايت فريكوينت وحش ممكن لا يتصادف يوم الاوبجريشن مع يوم البيرث طيب ايه الاهداف الثانيه دي بقى في مين يعني يقول لها ايه ده يوم ده وحش قوي بيحصل ايه جرحتي وحاجات كده ونسيت مش عارف ايه وفي ناس راحت مستشفى واتشوا واتهدلو واحده ده ساقط يعني اتكسر يعني كده بقى من جدا جدا فده عدا ده بتاع ده من بيديس. بيديس. ده من وكل البوتات اللي كونتراكتد كلها فده من حاجه اسمها باشر حتى من كانت برديوس افتر ده بيعمل من هاي فبيعمل كده ودي مهم بتعبيل الاسبانة نخش في البجاينة لو ما كانش فيه ده كده والسيمين نفسه على طبعين كده الاسبانة تشوي في البجاينة البجاينة مباري أسدق فهنا ده اللي ليه اللي الـ الـ الـ مهم جدا ليه؟ بيريح ريليمز اليوتيوب تيوب ولا وهيه هيبطمينها عندها ثباز بقى تلاقي كده يا تيوب ممتاز أرجعت مهم لأنه بيريد لي اللي يتربي الأسبار حتى بيتداول لي مجانا سكريشانس فأنا ها ها بكلم على في هذا كذا ما أرجعت رماعي في حاجة اسمها إفلاو بيم إيه الإفلاو بيم سمينس بس سمينس عن سمين الإفلاو عن إيه القصة ذكرت الإفلاو بيم قصة غريبة بص دكاتره زي ما لها من الفريزر كده دكاتره مثلا عصير مثلا ايه فراوله في قطع فراوله كده بداي ايه اللي هو الفريزر كده بقى اخليها تلج كشها دي حته كده حابه يدوبه. هم طلع ايه الفراولات كده صح واخد طلع الفراوله بعد ما الجل حتى تسيح تضع الفراوله منها ده ده في السيمين. عشان يبقى بالبيمين ثابت في البيمين بيذكر قوه جلاب في بالبيمين كل شويه الحته ما منه تنزل منها السيمين ثلاثة من المية ويطلع سترق يقوم طالب في معانا دا كاترة لما ديجي بتدوح قصد يحصلت نص ساعة تقوم بعد منها مية حتى تنتلل نحس حتى بص هي حتى ايه ماء الراجل منها ده من إفلوبيا يعني فلو و يعني سي بنقول لها على فكرة ده كلام غلط من الإنفرداليتي كلام ده غلط تماما دورة, دورة ساعتين الساعتين بعد أن أغلق بي بقى ها <تصفيق> بس بقى الناس على حتى عالفكة مشكلة حتى مشكلة حيث نحن المية كذا على بس لكم على كمان بعد أن تأمش بقى عين على السرير. وعيني بعد انتركوز واحدة ونايب وقف على بصة ورجليها فوق اه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وواحد حد ايه في المروحة يعني حاجات حاجات غريبة او ايه ما تقلقوش مش هكثر حاجة وظهر ده ده كلام فرق نتعمل الانفرداليتي ده فدي دي دي, دي هو ايه ان هو تعمل طيب طيب دي برضه في على ايديها شويه اول ما يحصل كورس ده بنحب تشط البوست كويس قدامش ده, ده دي اخرها الصبحيه شوية عشان ممكن لما نغسل كده رمداكه ممكن نعمل اسبرس او بني ستاد دوبريكا دوبريكا معايا فاكرها الدوبريكا تقريبا كلها تقريبا عدا حاجه اسمها كي واي جد او كي يو البوست اه بنا عليها, دي عليها دي ده كده يبقى عليها ده سبيرشايدر فممكن نعمل ماونتد اسبرس اوكي يا شباب طيب ده بتاع اي بي فاكتور ما... ما... انا بصراحه انا بصراحه انا بصراحه أنا, مش انا أنا انا بصراحه انا انا بصراحه انا بصراحه انا بصراحه أنا بصراحه انا بصراحه انا قصة انا بصراحه انا انا بصراحه انا انا مش مشكلة. انا انا بصراحه انا بصراحه انا بصراحه ده بصراحه انا انا طيب وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا واحد أنت كذا نمو إني أنتقذك جاي. هنا عدت خلاص إن شاء الله على اول سبعة بخلص. عند ذر بانش. عدت برقع عدت. عدت برقع إن شاء الله خلصت. فعايدت برقعت أول سبعة أول سبعة سبعة ترجم. ديس رجعت. سبع رجعت شاء الله. دقيقة شاء الله أول سبعة خلص كذا. جاب آخر سبعة أول أو أول يعني مش نص ده حاجه دراسه هنا قبل دراسه ماشي تفرق مثلا عشر كام بص انا اللي خادره دي مراجعه دي مراجعه يعني لا انت درست طبعا مفيش مشكله في ده ده بس ليه ان شاء الله مع الدراسه في السنه يعني دي مراجعه اتعملت بكثره مو... ما... ما... ما... في طوائف ودي اما يعني داجستان ما بتشاف عندنا برضه في عكس كده في ناس ابداورت معاقل الجود لفص في ناس عندهم وغياء عليه الساحرة فالنية أنا عم إحضار للطب soccer كلها تحضروا للطب president علي ومراءت عدل viele واحد ، دوث ثلاث غربعة خمس مراجعات بإن الله إن شاء الله خمس مراجعات повhu خمس إن شاء الله 250 ربع أنتقاش بإن الله إن شأنها كبيرة بقى. دة أخد مثلا كده يعني شهر شاء تعشار دسل ليه يعني؟ دي كده و كده دي براجعات كده و كده انا عامل كل البرايتس كلها دي عشان كل الناس اللي هيها اللي اي حاجة بكش مشكلة يلاقوا كل الناس اللي عظيم رو معاديد معا دي في الايام الجاية بايت الشخاضة اللي هو اللي عاد يع... نظام المعيد الأيام الجاية بكتب بإذن الله الأسبوع الجاي الأسبوع الجاي ده أخر الأسبوع ده حسي آخر في النظري بعد كده بقى أجادة ان شاء الله أجادة بقى بقى بقى الناس عندهم كريدي الناس عندهم كريدي و 24, 24. الناس أجادة إن شاء الله يوم 25 اللي هو يعني الجاي هه هو اجازه الاتنين البائلات يوم اجازه والثلاث اجازه والاربا اجازه والخميس اجازه والموم اجازه في الاسبوع اللي بعد يعني آه بعد تحال الراون. بس بيه العملة نري سنخلي برنا الناس اللي عنده نhewان تحال الى حد معي. هيبطي ايام الاجازة اللي هده اي عgame الام اللي هو الثلاث والاربع والخميس والجمعة حد ان شاء الله اللي بعد اللي بعد أسبوع ده بقى هناخد فيه اربع حز كبار رايح هيحضرها مين يحضرها التعدسه اللي هم اللي هم الخوت التعدسه وده اربع حز كبار فهتحط مكانها فين غالبا بتبقى غالبا يا في سنتر الدعوه ده بدوعه في, في سنتر الدعوه فين يا في على 36 سنتر الدعوه فين سنتر ده مكانها يعني ده في الدعوه الدنيا ما تصلحتش في شكل عباتيه والتكفيت بالصف كده الدعوه دي جدا, بديب جدا. بديب جدا. ايه هو في العمسيه عرفينها متعادل الشرع؟ ده كده في بنزينة كده عن عندي جاب الماسي الوحيدة كده عرفين يعني ايه يعني كده اه واجهكم انا عرفين كبرت ده هو كل ده عند دا دا شوية كده ايه ده الشمال شوية تانا في جامعة بنتينا ما ايه من ده هناك؟ ده عملت بتاعيو نعم. <تصفيق> هو في شيء دلوقتي بعد تأخذ فخلي بالك فخالي بقى ايه اللي هو دايما هناك يأمنا انا خادتها عمنات بيتنا معين هنأخو اربع حس هنا اربع حس كباب هاشيرا باذن الله اشيرا فيهم Prolapse حس Prolapse حس Incontentance حس Contraception وفيها ديناترا حس اخيرا الفترة والبيربوس انا اربع حس ده في الناس اه زيت بسر ايه كبير لا اللي جاي لا ولا اسبوع اللي بعد اسبوع اللي بعد يعني يوم الزبع 29 29 باو من قول 19 باقي نعم لا الجنر اللي جاي بتحدي في الياب فوق مش هتاخدها اشبشالات بقى الاشبشالات ده انت الاشبشالات هياخدوها في الكلينيكال بتاعهم طيب مش هنا دوت في الكلينيكال هو انا كنت إن يعني, يعني او يعني مش مثلا عشرة بيت بيت لو كده كله خلص. جاينا. بارت اول ارستاتك في المدينه و اول ارستاتك في المدينه التي اثناء التعامل مع المدينه التي اثناء مع الليبر التي اثناء التعامل مع المدينه التي اثناء التعامل مع المدينه التي اثناء التعامل مع القدر يحتوي القدر احتروا بس عندهم بصوا يا مين دين اصغر والجنرال جراحه ده بتقعد لسه خلاص اللي هو مشغلت اللي, اللي هو بس اللي ما احترواش بس مين الناس اللي عندهم السبيشال دينهم ما انا برضو عندي شغل الموضوع دي هاتش راح بيتنا Prolapse Prolapse الهدل ده Conterance كل ايوم هي في موضوع كامل حاجة لطيفة الموضوع ده على بعضه لا يا في المدميع ده لايسمحnn العبنية يا جماعة مبقى الك 눌러وك البقى بس, بس بقى مراجعات ممارك بس以上 نمتاح بالضيب بقى كده والشغل بقى اللي اسبوع اللي الحصى اسبوع الجهم ايه لكم السبت بس البقى كاخية مراجعات بقى مرححد اسبوع عمل اريوا ال�bbe عامل dessبوع جاي, جاي السبت ايخي من حد 3 4 خميس مراجعات مش تقلقوا ده هذا الموعد ان ده ليس الموعد هو ان يكون ان شاء الله الموعد هو ان يكون هذا الموعد هو مش يكون هذا الموعد هو ان يكون هذا الموعد هو ان يكون هذا الموعد هو ان يكون هذا الموعد هو ان يكون هذا الموعد هو ان يكون هذا الموعد هو ان يكون هذا اه حتى جدا بس جدا. بس انت كده بس بدات عندك تحس شدة الاسبوع خلي ده خلي بالك انا كده نعم بص ها الاسبوع الجاي. الاسبوع ده انت بره دوما الاسبوع ده بره حاجتك ده ساعه دوم تحاتي الاسبوع ده يوم الاحد يوم الثلاثاء يوم الاربعاء يوم, الاربع. يوم الخميس اه هل يا ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان بعد ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان كريديت ان الساعة يوم تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم مش عارف ترجع ده ده دي مصبت جاي اخي حس لا الح... الحدي يا جماعة، بمش حد يقدر، تمام؟ أنا سيب مش حد. تميني، جماعة عندك ده ده ان شاء الله. ده من أول بس عاد شفت حتى براجعات إحنا براجعات من مش بقى، انا عشان كده يا جماعه عايز اخلص شهر 6 انت هترجع عايز ترجع ايه كده مثلا كده ايه خمس ستة شهر, شهر ده انت هتبدا في ده انا ببدأ من اول 05 من 0 يعني انت بتاء بدايه دي ده 5 يعني اسمع دلوقتي ده بدايه 05 اول شهر تبعيتنا اول سبعه حد مواعيد مراجعاتك اول سبعه دي مراجعه في اول سبعه اول مراجعه ديارتك شوف فده كده عشان خاطر في راسا بتاع 5 و اه. الموضوع ده ساعتين عديه ورص. يعني ونصف نبدأ نبدأ بقى. ميل فاكتور. الميل فاكتور على الميل فاكتور. في الميل فاكتور في الميل فاكتور هو C Analysis. ما ان احنا بنتكلم شوية شوية على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 بعد وبعد كده تكمل ايه بريدميس معايا هنا في الخطوه هاتك فخلي بالكوا بقى عندنا دي بريد ستيك من دور مين هايجوسيراميك بتوتك هايجوسا قوي فالبريد ستيكر يعني يعني كل شيء ذا ثرو ماي انترفيشن دي اوستك بالسميس هنستخدم شاء الله يوم الخميس اللي هو هي نفس الله هي نفس اللي أمي برضو الكل ده في البيت يعني هاي بوصلامك كوزس بتدري كوز بالفيمن أنا سهل في البيت بالسلتروس بكل حاجة فهنا خلاص كاتينه كاتينا بكاتينا في البيت كاتينه كاتينا بكاتينا يعني كل في الهاي بوصلامك بتدري أو ااا الهاي بوصلامك والبدري كل جيل ترودومه وين في البيش 80 زي الابنولين بالضبط زي الكبد بالضبط عرضه بقى إيجابي قاعد بالسكر برضو السكر برضو كل وتروما وإنفرانيشن وريو بلاستيك وكسينيس زي اي اذا قد انا كنت انا مثلا انا كنت فيه زي مثلا أتليسي أخولس معاي زي كلاين فلتر سندروم اعطيه كلاين فلتر لو هو اكس اكس واد لو هو فورت سيمين طيب تروما في التستس خطة تكتنا فيه مثلا فيه الغراحة في ايه تروما ايه تروما تروما هنا بقى الهي تروما ده ايه التروما زي التروما ده انت زي زي زي زي طيب زي زي طب زي بريق طيب زي دورجان. زي في زي زي, مين؟ زي, مين؟ زي طب تيومان تسترق في الدستس ماشي مهم كلا لجد رأى مسترينيس في الدست زي مثلا بسترينيس زي مثلا ديبي ميديلس مثلا زي الاوكيوبيش هرح في دعالة الحرارة زي بيكارز مثلا شغالين مثلا في صحر المعادل شغالين مثلا في الناس اللهم الخبزين اللي هم دموح حرارة عالية جدا بدون يقصر بتسمع العالمية على الدستس نعم الناس اللهم برضو مثلا في قد في ايام ثمان لو بتطلع بقى حرارة بقى المتروش معزول عن عربية بتطلعون حرارة جدا العجين على طول بالثمن فطبعا كل ده ايام أصرع على التس طب باس تستيكر ذي ذي برضو كتير ب بالابدال بس والباس بحال يعني دي زي جيتر في أبسس او باس طب أي تروما اي عملية كتف أو أي في البيلس أو أي عملية في دماذا ده, ده, ده كانت بأجلوبة operation وعاملت البريكوسين وكلها ممكن والهرنية ممكن تروب رابط الباص صح؟ ممكن يعدى مثلا inflammation في زي مثلا إيه inflammation prostites أو يعني inflammation في أو prostate المنزق الميل هي prostate inflammation of the prostate في ممكن prostate إلى ممكن زي جمع في البروستن مستوى ممكن يعمل إيه ممكن بسيحة ديه بسيحة الديميتس دي دي تتعمل ايه اذا كترا؟ نيوروبس؟ بيعبل إيلموتنس، ما عاشق؟ طيب ممكن برضو أنت هايبرتنسل، الديموتنسل ديه بل اسموز مستوى ريلاكسيشن فالاسفين تأتي مهمة أول الهين، البينيس شخص ده بيخش ما يطلعش، برضو هنا خلي بالكم بيحصل في ممكن يحصل يبقى ممكن يحصل انتي يبقى ممكن يحصل ايه الممكن يحصل هنا ايه البوتنس بار الاد في منها غالي جدا وكمان رخيص قوي انتي باريدس يعني ممكن ادويه رخيصه جدا انتي يبقى غاليه جدا انتي باريدس ادويه غالي قوي كده هو غالي قوي بس انا ما باخدش بوتنس معايا ايه البوتنس ده ده دوا جدا ما باخدش ده بقى غاليه 7 قرش انا ماشي على 24 7 ودا عندنا كامله الثانيه 30 اس وده مبدا كده لسه للشاشه ده ده, ده, ده, ده, ده, ده على التيكشن فانكشن ده بيأثر على الماتش. وقال لك في, في بقى حاجه اسمها حاجة اسمها ايه ان الميل جدا قبل الايدين. فالبين يوصل اورجاست سريع جدا قبل الاورجاست بيوصل للميديا اورجاست. المشكلة يحصل مين؟ وريف يوترو تيوبال اسباس بعد كده يا جماعة رجالك في رجالك بريد بوردان لنديه ايه برضو كنتشن ممكن ده يحصل ايه كليش ممكن ده يحصل يعني يا جماعة سكة السيمن سكة السيمن وسكة اليورن سكة واحدة كلبين يعني هنا كده هنا ده كده ده بالسكة دي ده واحدة ده متفرع بعد كده الى هنا بكترة السيمن وهنا مين وهنا يورن ايه اللي حصلتك؟ كثير واليورز دوت عاملين نفس الباس وورد هو دوت دوت بيكس ليه ده كدبه ليه ليه اكيد سبيكترز وهنا في سبيكترز في دي ده دي ده دي ده ما هو انك دوت بيدخلوا مع السيمنت خارج السيمنت ده الالكالي واليورن اسيديك كانبرس كلها مات فقدرت تستنوا في ما ودونت يا شباب سعب يبقى نفسها تيرامس فالسفينكترز بتموت او عطبك صلح او عطبك بالنطلان كده صلح لو كان في انجوري او سباينال سبينا مش كورد سباينال في سبينا فلو في انجور ممكن انا في في هذه الاسبينا كورد معا يعني او ممكن ساعات او ساعات عندنا بيخش مين عن طريق illustrate resection of the prostate معاك يا فلو فبنخش عفرين بريد راتش ممكن تعول الاسفكتور فدي ممكن تحصل برده هنا فيجال الاسفكتور ايه اللي يحصل المين يا يحس بوجع خلاص وبدل بدل ما يزيد ايه يحصل هنا ايشفليش ويطلع السينه بره اللي يحصل؟ يطلع منه غلط ما تحصلش حاجه استربريا هي استربريا يعني دون سيبت ما فيش سينه غلط ووركر دي معادله على فكره يعني ممكن تبعدين معلقها في الكتاب إنه أسبيرنيا بلاس أورجاس بينما يطلعش منه أي حاجة جاد أورجاس ده يساوي ريتروجريت إجاكوليشن عبارة عن ريتروجريت أقرب عن أقرب عن السيمي ده راح نذهب نذهب في بس إجاكوليشن يعني لورا إجاكوليشن اللي هو الراجل ده لو اللي انه نتضمر بحد ما بحدش عايق يطلب له سيمين اناليس ما تضب له ايه؟ يورين اناليس معانا ده كاترا؟ ده هو الميل له سيمين اناليس ريت ريت يطلع على مرة يزه على دول على مين؟ على يورين والزيد ده ده الكلاي بتنط ليه دي ليه بقى؟ أول حاجة بالفكتور عن طريق الديابيتس أو عن طريق عمليات في سبينال كورد أو ترونة في السبينال كورد ولا عم ديسك مثلا فرولاسو ولا حاجة ينظر سبينال كورد جسر هنا فرولاس لأثيرة فيكتورز أو ممكن إذا أخذنا كده هنا بمنظر بقى ممكن تعور فيكتور دي كله نعم نعم أنا قلت قلت لك Spinal Cord or Aspermetic Cord صلى الله Aspermia Plus Orgasm Orgasm مثلا حتى هو حتى إيجاكوليشن طيب لكن ما يطلعوش أي حاجة ما يطلعوش أي فلوت خلاص في نعم طيب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 لايك كات كل يوم ريسست يومين تيست الكلام ده هتبدا فيه شويه دلوقتي 1 to 1 ايه, ايه ادي اول حاجة. طبعا كتيرة جدا التحليل لو اثنين لو مختلفين نعمل ايه مع فدبقى يروح صدره ببيرة زي السداد زي العزبي معاها بكادرة ويشتري اسبربيسايتان ثري كندن كندن يصلت لكورس مع عادي جدا بس هو ايه مساعدة من كندن فالسيمة ده بيهدم الكندن يبقى هنا كده في يبقى فيه ردير في اسيمين معانا او كده الفجرة بجأتها لكلنا من عايزة بس كنا لو بسنت ده ده ده مدى زيت ليه عشان ده يموت بيه يموت بيه يموت بيه يموت عشان يجيب بقى هنا إن الحال للسيمين طبعا ما يفعش يبقى الاسبر لازم يكون السيمين اللي اتقدم ده اسبر مصيدل بري كنتم معي يا شباب؟ طيب خلي بالك بقى فضل يكون الجامعة في اللاب يعني يكون فضل يكون اللو هو السيمين ده يجب في اللاب أحسن مش معنى عشان انت كان نص ساعه انا ببدا ان انا احدد السيستم ده من اول من شكله كده من اول نوبه اول نص ساعه يعني بسكوت تفرق معايا ودي مهم طبعا النقل برده مش حراره تفرق الفايت يفرق الشفت تفرق بالباوت بالمعنى عندهم انا عندي حاجه شكل لو قلت له كده يعيط التريت بوتاسيوم ما ينفعش التريت عادي ده ده ايه ده نو توكسيك بلاستيك ده تك خاص تك ده الستيبيدم يبوظله وده ممكن ممكن هاد مش بتوش بحصوله كمان. ما ده يعني باي متابعة التدرب ما هذا كتر؟ لازم يقول هنا يقول هنا اللي هو اللي اللي البلاستيك اللي السيم ايه النورمال ايه, إيه دي؟ عقب ولا ده كاشم حطينا ناس كده كده؟ هذا؟ النورمال سيمانو غرام بالدليل بيعطيك system اسمه اسمه اسمه older سيستم older system holigo-terato-aseno-spermia holigo-terato-aseno-spermia holigo-spermia ده الأبنور مالس معين يعني هو بيشوف ده macroscopic وmicroscopic examination examination بيكون بين الى ستة بي معنا مع الدكتور برنس ماهبا عنده دكتور ده ده ده معاه عنيف كمان في التحالات ومع على دكتور كمان خالد ابراهيم ده ما طالب مع دكتور خالد إبراهيم يعني جد عزيز بس معاه ده تمام يعني يعني, فرح يعني. طبعا مدير اه ده وليس لتر اه طيب يبقى اول اللي لو ابيض السيمين البي اتش 7.4 الى 8 يعني اليكلاين صح تعرفين يا جماعة الاستيك ميديا ايه ميديا صح صحيح؟ المجاينة يدربها صاري تصبب بيقى السيك فيلين مهم؟ العنين والصمت والمجاينة والبلدر لجب غير كده كله الكالاين فاليورو اللي سيموت مغمط الكالاين معاهي طب ايه بقى المكسوك؟ نعم؟ اه بص يا ما ايه كده الكترة. ايه بقى اللي هو النوم الكريتيريا القطة مهمة اكتب معايا كده 1 20 30 50 1 20 30 50 1 0 طمان بصت بير هاي باور فيل خدتني شويه 0 طمان بير هاي باور فيل قسيت سرباي كاديوكس معايا 0 بصت بير هاي باور 2 في البوليوم ال 2 البوليوم عايش حتى بالمرة عشان ايه ما تنسوش بقى الوضع بقى هنا بالمرة بقى حتى الستيع الماشي واحد ايه عشرين وثلاثين خمسين طيب عشرين مليون ده ايه ده كانت رأى ده ليه عشرين, عشرين مليون بير بلي مش كل السيري كله لا عشرين مليون بير ملي خلال جميع جدا وهو كيس على هذين الأرقام نازح يتحاني كلينا هيك للمرة او المرة الجاية ما يمكن يجيسينا الانالسيس؟ <تصفيق> ولا كومنت عليك خلي بقى لكوا دكاترة خلي بقى لكوا ورقام بالحباء بحبها جدا طيب النيس اللي ده كمية السيمين عشرين مليون دكاترة ده list نمبر of permit list number طبعا دي كده كيف قالك لا خانس بس ده كامح خمس مليون في حاجة اسمها ازوس برميا يعني ايه ازو كلمة زود؟ يعني حيوان حيواني معا دكاترة زود زي كلا حيوان Zubię to złe i złe. Zubię to złe i złe. Zubię to złe i złe i złe. Zubię to złe i złe i złe. Zubię to złe i złe i złe i złe. Zubię to złe i złe. وجدنا يا سكر موجود في السيمين اسمه فركتوز. عنا واحد كده جايب صغيرة جاي عشرة صحابة. كلهم نفس فيه كلهم فيه أوف طيب هفكئة برضو برضو بالمرة البوليوم. فيه اللي قاتل في البوليوم في البوليوم. فيه برضو بوليس برميا ايه بوليس برميا دي بس مش يعني بوليوث أكتر من سبتمبر سؤال بعد كده اللي هو إيه اللي عليك البوليسبرمية أو يتألق بسرعة حاجة نقل من المين استمر ببدأ ليوشن بيقل يعني مشكلة اللي هو البوليسبرمية بقل مليون خلي بالك مش في نسيم كل على لا في الملي الدين اللي إيه فقط شوية وده يعني مليون ده مليون حتى لو حتى في الكاونت ده بيجيب لنا بس هو مش بيطلع ماين كتير حاجة نعمل حاجه من اثنين دوت خلاص منه ديسكورتس بتاع كونستيجشن تخش في ديسكجيت جاول وجدت من اول في دروبز كميه محترمه من السوائل وده فبنقول نعمل بها حاجه اسمها سبلت الاكشن يعني ايه سبلت الاكشن بالمليون الاكشن الاول في دروبز جوه ما كده تقدر بس سبلت الاكشن ها سؤال ما لو باسل باسل باي طيب 30 في المية وصل شديد فيها 30, forms. نعم يا دكتور. 30 خلاص؟ يبقى في المية نورمال يا نعم الدكتور عشان نقول في المية نورمال ولا هلا عيب 30 في المية نورمال خلاص إذا أقصى 30 في المية نورمال فوربس يعني لو لو لو واحد سريع أبnormal four بتجاهل الدكتور أبnormal دبل double headed double tail إيش كلامك عبارة؟ ده اللي هو الأبnormal four بس ايه؟ تراث السبيرميا <تصفل> معانيا تراث السبيرميا عالي أب نوربل شيبس أشباه البوليز السبيرميا أكثر بنتبه خمسة مليون بالمئة البوليز السبيرميا البوليز أكثر من طيب فنخلي يا ستيل هاف حركة أمان سريعة تمام ما بعد بعد الساعة نبوشها على السي منها دي معايا كده بعد الساعة السي لها بأكثر مو معايا دي قدرة مع بقى, انت بقى من أحلى حاجة المحاضرة هي فيها كلمة جديدة في اللي هو في كده C معايا F -F يعني يعني فاست فورد يعني حركه قوه فاست فورد نورمن ضغط المتحركه هاي الاحادي اسف فاست فورد حركه سلاكه شوي سي سي سي سي سي سي معناه سي سي سي سي سي معناه معناه سي سي سي سي سوالين أورا. سوالين أورا في سوالين أورد؟ سوالين أورد فيه اللي هو السيمين دون. سوالين أورد. معها عند كترة أول سوال أورد. تفرق إزاي خطوف الجلدية؟ تفرق إزاي من الدت ده كده الدد الميتين واللي هو عايش بس ما نتحركش. ربع ربع في فيه استيل اسمها اليوسيل استيل. اليوسيل هي عند كترة ديفايد الستيل. We living blue. w tym w صح؟ الساعة. الساعة طب بيتقال هو اكيد الافكار عشان الرياكشن بيستخدم فاشل الساعه الساعه هذو طب ايه ده بقى احسن بدل تسيبها البيس ده بيطلع مين كروس بيت عشان كان عندكم سبايتس ده ما عندش صديديه ولا حاجه ده بيكتبوا دايما بدل لوبر انتولوجي بتبقى الميت بوك يوكنيدكس بايس ريبورت بيكتبوا اللي فيه سبايتس بيبقى اسمه يبقى سيمن بريبيست والسبيرت كتبه بوت حبيسه وهو ده السيمن البريبيست اه ده مش اسمه بيتريس هذا بيتريس هو ده مسؤول عن البروكشن بل فعلا بل فعلا بل فعلا بل فعلا بل فعلا طيب فعلا بل فعلا بل فعلا بل فعلا بل فعلا بل فعلا بل فعلا بل فعلا بل فعلا بقى. لو <تصفيق> نزيد من الكمان نوع من كويسة دي، الجينية اللي من من السيمينال بيسك. لو فيه بيسك. بيبقى فيه في ابستروكشن after the سيمينال في فركتوز بالسيمين، هذا بيجت بيجتوم. تبقى كمان لو في الكريز أنتروش، بيبقى في الكريز فركتوز. يعني فركتوز لو في ابستروكشن ما دش فركتوز. لو في تقدر دان ديكريز ادجرج بين على الضغط في الادجرج يبقى على في ده ليه حتى اسمه بروستا كلانك يبقى ده فانكشن اوف ذا مين اوف ذا مش هو بس ممكن هي سيك ممكن هي شورت اسيد طيب ايه كمان يا دكتوره في انزيم مهم ديجريشن اوف سبيرت حاجه اسمها جلوكوزايديز انزايم ده انت بيساعد في البيديدلز ولو موجود كميه كويسه يبقى برده هنا البيديدلز ايه كويس بيه ده دكتوره ايه لو اطلب له يورين اناليزس وليس دم اناليزس ولكن هذا هو الامر ممكن ان تكون ممكن ممكن ان تكون ممكن ده بقى ايه؟ ممكن ممكن ان تكون ممكن ان حلو قوي ان تكون ممكن كده تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان حلو وكل حالة تمام ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان قوي قوي اللي هو ممكن ان of ايه ممكن ان تكون بنلاقي بعض الاسبرج ديكاترة ناصر انظيم اللي سافت في الكهن اللي هو ممكن يفتلق البيت اللي هو هيالوريديس واتروسين ده ينكده جديد حلو قوي لكن عنده الاسبرمي مش بالجسم نفس بالشكل ممكن ده في نقص ايه في المنش طب بنعمل ايه ديكاترة طبعا صعب اول ايب بها هيومان اوبان وانا خليقه صعب بدا يقوم ده معينينا اول حاجة دي دعية عملية وتاخد مبيد وكلي والقصة طويلة وبعدين لو انت على مقه دي هيتكون بيبي لو انت بقى كده بتعمل اهوش كده حرام عليك فبنعمل يبي نجيبها لكاترة بقى حيوان تجارب القرائب عرفينا كلام صغيراوي اسمها هابس الهابس بناخد البايدة بتاعتها معا؟ وبناخد بقناها الزونة وعشان دي اسمه لماذا كده يمكنك نص تكون هناك اشياء لا تكون هناك اشياء لا تكون هناك اشياء لا تكون نص اشياء بس وبحط هناك اشياء لا تكون هناك اشياء لا تكون هناك اشياء لا تكون هناك اخترقها يبقى خيبان هناك اشياء لا تكون هناك اشياء لا طيب ده اشياء لا عندنا هناك اشياء لا تكون هناك اشياء لا تكون هناك لو عندنا كود بريت استيكلر تستيكلر بوست استيكلر إيه إيه اللي هو الخالق المنصور اللي اتفرق بالتنة بخط واحدة هو ال FSH طب لو بريت استيكلر ال FSH بعمل إزاي <تصفيق> What طب لو تستيكلر ال FSH عامل إزاي <تصفيق> عادي طب أنا جاتنا لو بوست استيكلر FSH ايه <تصفيق> عادي دور مل صح طب أنا عندنا في الميل الـ Ad -sturbing". الميل الـ معا دكاتره ايه اداب الادسترمي حاجه باثنين يا اما دكاتره اوبستراكتف يعني في في السكه اما بروداكتور اما الهاي بوسات بتدري الاوبست كويس ادي تست كويس ازاي تفرق يا دكاتره مشكله في التستس او مشكلة يا دكاتره في ازاي Niech się nie dzieje. Zdaję steroid. Jaszfut, jaś. Jaszfut, jaś. Jaszfut, jaś. Jaszfut, jaś. Jaszfut, jaś. الاستراكشن اهمش الاسبيرشن تخش الابره وتشف منها راح واخيرا كده بيت يا جماعه ده قوي من القصه دي يا جماعة دي الابره جدا ده لا لا بنقول على السيستم لو كده نقطه جنن ده بس اعترف عشان لو ممكن حاجه ثانيه برده ممكن برده لما كده اعور خوش خش ممكن تعور البلط طب ايه دخلنا في خلنا فيه البدنمس مش تتس بك نحس البدنس كده اهه نحن من سكروتا نحن ايه بيسا ايه بقى البيسا البيسا عن يعني من الجلد المي ده اللي قلت هو فتحة صغيرة أو بسكوت، أتعطر على في كلمة على البندودنس، وهم داخل بأبرة منهم خارج ويخاوي وشوف المطوي السبرم أو نموذج وين؟ بس ما هي اسم مايكرو سرتش كان فتحة صغيرة أو البندودنس سبرم أسبيريش. يوم مرة تيجي البيوكسي يا يا بيس. فالبورس لهذا لو لقينا فيه سبرمس يبدأه بشترك لو ما يفيش سبرمس يبدأه ايه لو البرودكت تباع بليه بكثرة صح ستيكلر. ستيكلر. لو عادي طبعا ممكن, ممكن فلتر معاين. ممكن فلتر ما مراش حل ماشي بس نعرف قد عمري يبقى لو لقيتها دا كترة انا هون FSH لو FSH عاد عارف... FSH عادي بابلين Climb Filtre معاني دا طيب ماشي لو لقيتها دا كترة؟ بقى في كلمة مكتوبة عادة كلام تخيلي عادي ايه تجمبه وتهريد يعني ايه تحشيش ايه رسمي ما ارى تحشيش رسمي ما فبدون انيح اشعب السكن جوه الباص عارفين يا جماعه لو الباص ده فارمه مع بعض كده مع الاميدشنز كده والوضع في الشاور ممكن تركب النيل جيتد سيستم حوالين ملعب قدم اصعب جهاز بتحس ان تشاهد بقدرك اهم اصعب جهاز هو النيل جيتد سيستم ما فظيع رفيع جدا جدا جدا وطويل جدا جدا جدا فبدون ده هتروح فين تحي ايه وده فطبعا لو هو فيه مشكلة في بستركشور بنعمل إذا كانت لهم داخلين ويقوم بيوبسي نقوم بره اللي هو ART تي باركو بضغر ده ده خيال عادي بضغر ده خيال من اسمها أو فتحة صغيرة. رقم 7 وآخر تس عندنا المارتس. المارتس ده اسمه البار تيست ايه البار تيست بقى لو فيه اوتو انتيبودز يبقى على السبيرم ايه انتيبود صح احط عليه اعمل شير ار لو حصل اكوجنيشن باينه في ايه طيب هروح ادو على التاب الاحمر ثلاثه التاب لحظه اكتب كده نورمال سيمين اناليسيس وراها اكيد بوزيتيف بار تيست صح ولا غلط غلط ده يكون ايه نيجاتيف يعني لو فيه فوست مدة عنده وده أب دور العلاج العلاجة دا ما تبصش عليه خاص لكن العلاجة على الفكرة هو في مندوس دا كلمة فيد سترين ده بكده عادي جدا مش مشكلة طيب نادي تبقى المنضوع بقى غريب بقى يا جماعه الميل كلامه مفيش حاجه ماذا ده ده تدرس بقى ده كاترة ها في المخ اللي بقى الستيرون بيطلع فزي ما عن, عن ما هو بينفع في ليه عباره عن ايه ده دوه يبقى عنده وديكستروكارنيا معاً لكثرة وصينا صايت في كرام دي كون كارتينر طيب هو في بروزيس نعم الولد بينهم بينهم ايه Dobrze, بص كده بقى الاركس <العليسال> بين <بيضا> الفرتس دي بقى هي على بعض هنا طالع عربي يبقى انتها هي زي الفل والفي ميل زي الفل ما بقى يتخن لي معايا يا بدرا ممكن يسبه يتجوز خلف هو اسمه هنا كده الديفريش حاجة ازاي يقول لك ايه ات يعني زي الفل w appear to be normal. The anatomy and the function appear to be normal. Ja nie myślę, że to normalne, ale A jest. Ja nie szabłuchasz, a urabina jest. Więc, محتاج بقى يعني انت هدوس خدنا احنا كل investigation فنة كلها دي كلها كل investigation كلها كنت اعمل ويجيكيها اسمها وفي بقى حاجة اسمها extra investigation عاملها لما كنت فشلت هم خمسة basic investigation وهم كان قدام الصفحة كبه الميل سيمي الاناليسس طب ايه في The fallopian tube history to The uterus has The basic investigation, that is made the ovary for it The fallopian tube has to The uterus has The cervix post The of investigation, although there are no normal data, are the questions about any unexpected لقد نشرت ان اردت ان يعني الميل مثلا ان اردت ان اردت ان اردت أنا اردت ان اردت ان اردت ان اردت كده في ان اردت ان ما ان اردت ان لما لما لما ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت كذا يمكن ان اردت ان اردت ان بقى ان فش بقى اردت ان بقى ان اردت ان اردت ان اردت ان أنا ان طيب بص تكتب بقى ايه او ايه الـ الكودس متوقع ايه استاذ كتب على الكتاب كبير صح لان عشان انت عارف ايه حاجة في كل حاجة يعني من اهم الاسباب اللي كتبها ستوب دي بتعبرني ما حدش خبره منها. بس كنت هذا قبل حته ديجه بسيطه كده معايا ده على يمكنها هات السبب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 لو ماخدناش هستر حلو وفي ميل يا دكاتره كانت بتعمل بعد او او عندها او عندها حتى هاي فجائنا الاساسيه ست عاديه بالفجائن او عندها اميولوجيكال كوز. او عندها لوكير ديفكت ضعيف. ضعيف يعني لوبر مش باينة طبعاً تبشي يعني مش كافي بحلو for implantation في حاجة اسمها loose syndrome اللي هياخد ان شاء الله اللي هو في uh, ال حاجة اسمها low syndrome Illus syndrome إيه بيحصل ال force tickward والتحوى الى كوربة على الفكرة يعني لو يحصل الى الاتنالزيش مغير محصل رابطش يعني طلع برشسترون بارد وتعيش اسبوعين بعد كده بارد زي كفتان بالضبط، تخمى دور كوربة بس الفكرة بس الامم هنا هي نفسه اللي جوه هنا محصلش اوبرشن ويتموت الامم وهي حبيسة جوه مين جوه الورد يعني قد تموته معا وطلع برشسترون دي كفتان بالزبط سنالو تنايب ان رابط شرد فورد يع كانت بالضبط الفوء السايكل العادية والنورمال وهربونس نورمال والسايكل ريدلر ديكتشافه واحدة عداية في التلقيسة أد بيكون أد 999 والتشاف اللي هو او الدخول الالتراساوني والتطريق ما كانش حبيت تشافه لكن بعد كده اتشافه ان هي تحصل دي ينفسنش كولابس قبل دخول ما قلت بيحصل كلابس. كل لديها شيء ملت 10 عشر من كورتين بقى بقى صغير منها فيه والماية في دي جمع بين في دبلس باوتش معين تقرأ فاا فبأي شيء المية دي الريموف لود ده اللي هو انا هنا في أنترام أنتر ده بيفرع ويند المية في دبلس باوتش ما بتشوف شهادين مياه بالسماء بعدين شقة لوتيان أو لونايت على رابشر فوري لونايت على رابشر فوري ده هنخده بالتفصيل قصة كلها من ذا هي حاجة واحدة ما بيحصلش شيء بس عندها منزز وعندها كل حاجة فوادعك جدا ونورمال هرمونس كل حاجة to jest tylko zaznaczenie, ale nie ruptury of the follicle. Psychoterapia very very ale nie ma ruptury. Możemy mild degree of very mild degree. W tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym العنسي بيدي الفرددي بي أهم انفتيشن بيفار أهم حاجة في الدنيا هو اللابورسفور إنه هو ده بشخص الدمتري خوش ربك أبص عن كلها بيهجوب سيكراجك اللي هو أهام مش أور جاسب أو كامده أهم حاجة اللي في الانفتيشن هو إيه هو اللابوروسفوري اللابوروسف ده أهم من انفتيشن معاً شفت هو أهم من نعم ريت 20 الباقي فاضل ايه بعد ديت كام بتبان باللاباروسكوب لو ركبوا واحده حاجه بتشخص ديت ريتس عن ديتيام بين بتخش في ديت بصه هنا فصايب عد بتدوس حته ديه صغيره فيها فوكس عد بتدوس هات حاجة يا تذكر مين هو اللاباروسكوب عشان شكله كبير قوي بعد كده بقى اعمل انت بقى أعمل مين اتا كترة؟ لابا لسلوب امّل فلو في كوز اكتشفته لو فيش كوز هنعمل علاج عشوائي اسمه empirical treatment يعني يعني اي حد يعني مش فنعمل اي حد طيب بعد كده عندك قدرها فيه assessment هو infertility on no means مش على أساس. خلاص أي حاجة يا ايه ما ما هو كده هو يعني ده ده الشيت أو سؤال يعني اينا الطريقة الثانية اما الناس كان شوية عليها معانا دي كدره انا الكود بلدى الكوز والـ كده يعني ايه باوروها على اثر لائت اوف تريتمنت اللي هو اي اي اتش لانه يمكن ان يكون هذا المسافر من اجل ان يكون هذا المسافر من اجل ان يكون هذا المسافر من اجل ما Dzięki temu, że w Artificial Insemination of Husband Artificial Insemination, Artificial insemination, Artificial a a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 ما يعديش بروستا جلانتنس، ما يعديش بروتينز ما يعديش انفكشن فالثربت ده مهم جدا ماه لكثيرت سباية الميوكس فانتا لو انت عادت تسابق ده ده اخدام البروستيج ده من السين منه بروستا جلانتنز اشيب منه من بروتينز طب اشيب منه انفكشن واني سبيسيبك انتي فاتكس ازاي؟ اقوى بقى اهوه كافاين او كاليكرين او وده يا جماعه بيطور بيطور شيل بروتين شيل البروتين ده ندي اكس انكشن عادكك حت كالكريم كل حاجة بيدخل بس هنا في قبل اللي هو اي او هو الاي خلي بالكوا بقى بجدره احنا بنشيل الدايت بناخد دايت سبورتس داي بي سي من الدايت لا ترقيب وانا كنت بفكر مع بعض قول لي اجرب احسن بتدخل السيلي دوت تحطه مع السنت يمتزوا مع بعض هدف فلوت يرجع البروتين يرجع الانفيكشن يرجع البروتين يقوى ال فلوت وانت كده قلت الحاله في سيترجيشن كده ده كده يتكون السوبر فيتت اختي من جوه السيلي معي؟ إسماءه إسماءه ووشي جمسكت لطريقة أو ثلاثة طريقة أحط السيمين دوت بطريقة سيمين دوت مع فليون هذا كيف يفتازك مع السيمين لكن إنه بيشد الاسبرت وده الاسبرت يحب السيارة تحت الدوت كده تسمح وتقول هذا فليون إسماءه إسماءه سويم أب إسماءه ووش إسماءه سويم أب إسماءه كده يقوم طرعيك يا بطرع جمسكت هذا فليون إما اختي الدوت ديفيكيشن وطلع بنا دي السيمين عشان حينه جوه الثيمين ده ما بروسيس السيمين لو حينه كور بين بوستر بين احسن البوش اللي هي دي ولا السويم اب لي دي صح التفيحه بس ده كده الاكتف بس السويم اب طبعا احسن ده الاستيرمنت الدور ده الاكتف لكن البوش ده دبل ديد وطبق ايه والميتين والحاجة بكل كبير هذا بجألة فهو الأخرى حاجه مين swim of انا جاي معها بجألة اي اتش بعمل معها introduction of population بادي بقى ستريت او بادي f اتش طلع كل كالتزيرة وبادي معاملها بجألة كمان اي i اتش مرتين طيبين يا جاكرة بعد ما إداشة الـ ودي h بعد بيحصل الـ قال وبيجي بعد 36 أورو بعد يوم ونص نحط حول جي. قبلها يعني بعد 18 ساعة بعد S جي وبنتي أنا أعمل مرة باب كده i h وبعد 42 ساعة يعني ما مستني يعني قبل بعد الوبيليش و42 ساعة ده بعد حول ال h s نعمل كمين إنتهي يعني الباحث الذي أعمل هنا الـ ال AIH مرتين مرة 8 ساعة على الحال H-SG ومرة 40 ساعة بعد الـ يعني على الجدرة بحوص مرة أبلها بحيث مرة أبلها ومرة بعدها أبعدين بالكم؟ إذا الـ AIH خذلي بالكم إنتهي قدرة AIH ممكن أباكي ماشي أو معي.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 المنتبه بين A-H و A-R-T يدفع ماش شوية يا دي جادرة هو الميل فابت الميل فابت معا يا دي جادرة قال لي يا أنا باقد هنا يا السيمين أدخلها عضوك فوري معدلين السيربكس راحلة بشستهتة إن السيمين ده يفعل مجاينة ويعادل السيربكس في كمية كبيرة من السيربكس راحلة في لو فانا بقى هنا عدول اللي جوا بين جوا اليمسة عم بخال بحثة يعني بشيل عناء اللي هو القص دي فلو فالوسبابل قليله او ضعيفة فالايه عريلش احضر ملك لو بين عنده امس بيت يا سهي بيت يعني كوية الفاكتور معاي بب بس ايه اللي هو مشترك بينهم وبين الارتين جوسة جمع ايه المين فاكتور تي بقى لو المين عنده قليلة جدا مش مش كنا واحد ايه واحد واحد القح بالمين اكت لو عندك ان يكون لديك ادب يعني يمكن ان يكون لديك ادب يعني يمكن ان يكون لديك ادب يعني يمكن يعني يمكن ان يعني مش ان يكون لديك يا يعني يمكن ان يكون لديك ادب يعني يمكن ان يكون لديك ادب يعني يمكن ان يكون لديك ادب ان يكون لديك ادب ان يكون لديك ادب ان يكون لديك ادب في فيني يكون <تكلمة> الكومباند جستات هو مين. بس, في هاي, أو لس... <تكلمة> لا بس. أو هاي او هاي لا تم اضافه هو باطل بس نجمع بقى من الممكن ان تكون مسجدا لانه يجب ان تكون مسجدا لانه يجب ان تكون مسجدا لانه يجب ان تكون مسجدا لانه يجب ان تكون مسجدا لانه في ان بس توب ذا معلومات بقى معلومات بس, بس يعني من جوا مساع تقدر تنجليها وين تقدر ترى وين تقدر عندنا كدة بس خطوة عشرين بعمل Alkaline urine بدي عراجات معاملت صدرية موجودة كتيرة تقول Alkaline urine جول هم عشان يخش عشان في اليورين ما يموتش كبه اول حاجة Alkaline urine تخلط تانية عراجاتها بقول لي هاتي اول عينة قول بعد Ejecturation 3rd sample بعد Ejecturation ممكن تبدي ايه اول يوري. بعد وابقت لقوة عيد بول وبعد الإجاكوليشن الحاجة الثلاثة اقوة باخت اليورين ده سيدنفيكيشن اخذ الشوبر ديتك وحينه بورد جميل بس كده بعمل ليه هايةش يبقى الريجيد إجاكوليشن ده الحاجات الكلان يورين و... بقى اخط اليورين سيدنفيكيشن ويه هايةش حينه جوابين بوه سيد سيد جيسة دي اعمل انتاخد بسرينج وصابة اوي مش بس سيدة وعمل ليه يعني ملوزة واحد واحد بس يا هو عنوان خير الـ ART-RT مصدح جدًا يخط لسع كده دلوقت لسع كده بس لو جد عن ART-RT معاني مشكلة بس ده عنوان ده عنوان ده. أنا عايز بقى الـ ART بس هو قصة حد سؤال في الـ ART عيدة مرة دانية ايه خصة؟ بنعمل الـ ARC-Laneuride بس أول يوري ما بيه بس مددش حاجة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 نجالي ده بالمكسكوب مكسر دهو حاني بحل البيئة النوة سبرد بولد تعم؟ نفعل، لكن ده حكا ناسا نوع أيضا النوة بيسمي اكس بقى، ده اشنا بيسمي اكس بقى يا شباب، يلا يا شباب يلا دكتة؟ بصوا دكتة بقى ده بنعمل اي اتش بقى هدي ده عصفها اي هند رايس بقى؟ ده ده بنيوتي بص على السطر ده رايتنج بقى اصلا حاجه بجد بيجي بقى ايه الناس في الدراوندات ده كريم تنبه ايه عك كده انا حكيت بقى دخلت خدوا بقى لما بقى بقى كده بقى بقى كده ده بقى يسمع جاي بالضبط هنا بالضبط كده بص جدا جدا صح فانا هديه بقى إذا قدت النعمات ولا الهايب ما سؤال أو بي شاعديني كل طيب مين هو كل يوم بكل القسطيكولا كده اعتمام بالنظافة مين هو مين كده هو هورمون GnRH طب كده هنا كده العشرين يوم العشرين دي GnRH يعني اخر الدورة GnRH اخر الدورة كده يوم العشرين, العشرين مثلا يؤكد الضوء بجينة رج بدعملين بجينة حتى ولكم هناك أقول بك أشيء قوي يقولك إيه ميدكال يعني بالأدوية هايبوفيزكتيمي يعني هايبوفيزكتيمي يعني هذا مشيه بتوتر بدعمل شل بتوتر بس كلاه ميدكال ما يعني كذا؟ سواء بعد كم يوم من جينة هنا في كذا الدورة يعني يوم العشر فعد يوم عمدن يعني ددد الدورة عشر تيه؟ صح؟ يوم العشر تنزلي على عشر تيه فالدورة هاتفتت اهو بس يفكي الشينارش دائما يبقى حيواء أفل أكسس كله عندك قد منت صح أسابيع صح؟ جواب أكسس منت 4 أسابيع, أسابيع. هاتف شينار إيش؟ دورة الأكسس لمدة 4 أسابيع ولا تنسل كلام دور <تصفيق> مش يعني كل 4 أسابيع. مش يوم، 4 أسابيع صح؟ بينما شينارش 4 وبعدين أو الدورة, كانت أو الدورة أبدأ أنا ادي اف من بره لكن حونا كل يوم حونا, حونا. ثلاث ايام ويقرر معمل الترا سون مفيش فرق الظهر طيب مش يبقى إبريتين ابرتين الترا سون مفيش ظهر او مثل ثلاثه تكتر الترا سون تضرب بقى فولتل يعني بدي اف في أي جرعه المهم انك تضعلي فولتل اعمل ايه اكمل عمل اف سيتش تضعلي نفس الجرعه إبريتين ثلاث ايبر معا تكتر ما عايش بك؟ لغاية ما الفورك بتوصل الى 17 منه نعم هت مش هربعة الرابع العاد. يعني بدأت في اليوم الرابع ممكن يوم كل يومين على حسب انا ما هنا لكاترك اللي هو الفوليكت بالالتراسام خلاص؟ لما دخل كم ملي؟ لجاية 17 ملي 17 مليمتر ملي ملي. لما دخل 17 مليمتر وقف في ال f s تكبر واحدة هيا 20 مليمتر نفعل تكبر واحدة لما ديها كبرت دي خاصة فتكبر هيا هيا بتوصل كم؟ 20 مليمتر لما دخل لكاترك لـ 20 مليمتر قدي إيه ساعتها؟ قدي إنش سي جي بتوقع عن اوبام احصلها الاتوريشن وانت بعد ستة وثلاثين ساعة لو منك كده في البريتونية بضاعد باظت ضاعدة باظت فانا هنا عن بالضبط ويحصلها خط كمان مثل نص ساعة ولا حاجة او داخل هتكاتلة بتبرع من ده داخل واخد مين؟ كلها؟ اعمل حاجة اسمها أوبام ده اخر اوبر زي ما انتوا شايفين الرسومات كده اللي اللي هي اللي هي في في معانا وداخد هنا كده نعم دخل البجارة فورنيكس بالمنظر ده كده أو هنا كده بالأوبري هناك <تصفيق> نا؟ نا؟ نا؟ حاجة أد... حاجة في الأوبري هناك مين فوريكس معانا بالآتر وتدخل غايد ومداخد ساحب ومطرة ومداخد ساحب وطنع ومداخد ساحب معانا اسمه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم بزي اوبم حاجة ماكش تخش بتتخش جوة الوطوريكس تعمل تشفد الكل والفويل من كلها بما كنت كنت لتشفى فين في اوبة صحيح؟ كده هلجبنا الاوبة طيب عملنا هنا اول حاجة جبنا ايه؟ جبنا الاوبة ازاي؟ جبنا الاوبة ازاي اليوم شيء شو Byrium FSH, FSH, FSH, FSH, FSH, FSH, FSH, FSH, FSH, FSH, FSH, FSH, FSH, FSH, FSH, FSH, FSH, 12 ده يا ده جادرة ايه سيدي ده اللي بيفكر البيت بيعمل يا صح؟ صح؟ رب اه ده جادر. ايه اللي بيحصل بعد ده جادرة اول اوبا و جبنا الاوبا جبنا يعني مثلا من 12 اخمشان جبنا اتنين كده ولا حاجة وجبنا بقى السيمن السيمن ده ده دي على فكرة في Media nie jest a early طبعا دا قادرة سواء لو اينا حطينا الاسبرمات مع عقوب و اللي يحصل يكون مين صحيح طبعا دا قادرة سواء عليك امان يومين يتكون ايه اربع خلال يسمى إمبريو لو اينا عند حطينا الجميط هو روبيا الجوب لو جلنا الجميط جواف روبيا الجوب يسمى جفت يعني الجميط إنترا فلوبيا ترانسفير لو حطينا زيجوت إنتراثروميان جوب إثناء او أو زايجوت إنتراثروميان ترانتبير عارف يا جماعة أول أطفال أنامين اتعملتها الجفت والدفت وكانت أول حالة دفتها نبيدة لجدها كانت من هنا طلع بقى جوب هاتي بيبي دوت دخلوا جوبي. جوبي اسمها embryo ترانسفير in vitro fertilization في المعمل fertilization", in with ET with ET. اول بنت اسمها لويثة براون بدكتورين في جتور ستيب 2 ستنسمه ادوارد لويثة براون سنة ألف سبعين دوار كانت اول دفلة مع بس انا ما, ما ما حصل افتراضك فهم خافوا منها بعد كده لانها على فكره هي نسبه يعني لو كان لو كان بيتب ده درسته كويس اه بس بيخش على كابتك مش كل دول بيخش بيت حبه الضوء الريو ترانسفيور بعد كده بعد كده حبينا بقى ايه حبينا بقى يعني نوسع الموضوع شويه في بيز عند ضعف في السبيرت كانت تبنيتريه في الزونة راحنا عمل نوب خرم بالليزر في الزونة وروحنا رجالة تبشريني في الخرم دول. من التقاطع عشر سبرت. ودي سوسي في كلها سوسي سوسي يعني سب سوسي دخلت بس هناك ايه مشكلة حصل ايه مشكلة حصل ان امتدخل دو سبورم مرم معاك ولما امتدخل دو سبورم اذا رأى مع اوبام حصل بارش يال بديك لاربوم فالسوزة ثلاثة بعدك اذا ده دي وما ده يا بقى ولو حتى البرم حد ضعيت مكانت اوبام بنعمل حالة بنحطه 8 الترا سيتو بلاسميك اسبرم انسيميليشن الترا سيتو بلاسميك اسبرم انسيميليشن ما اكسي وهيانا جوان بنعمل ايكس دلوقتي الاس دوت التوقيح بس دخل الاسبرم جوه الجومة ويضا قمت نكون الزيبوت ربين تكون امبريو احيانا جوه الايه جوه اليوتر فك ما اكسي معاود جوان بنعمل اكسي يبا مرة تانية شيء ده على كتلة دوت قنابين مرة تانية في يوم العشرين جين راتش من دي من اول يوم ده 10 سيات منت المنسس نبدأ ده بس بدوس 18 ملي 27 ملي 20 ملي انت بعد يوم نص ناخش نجيبه اوبر الكيمبر واجيب اسبرمس وراعني تقى ممكن احل الجميس جد ممكن احل نزايد البوكور نبقى نشوف اسمها ده ممكن اسمها عليها شوية اسمها ابريل ترانسفير ممكن دخل اسبرمس تحت الزونا سوسي ممكن دخل اسبرمس جوه اسمها اكسي لو انت حتى وليك مدقولش اي بير وي الداتا ها فاكر ده طبعا هنسى بعد كده دي, دي دي ال في السابورت يعني ايه يا ذكرى بعد هنا هنا فبعد ما البيبي ترجعه كده طب ما ما عشان دي دي مش اله ااه <سؤال> <سؤال> بس يعني هو يعني <سؤال> ده شيء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 بعد كده بص يا كابتن بقى فينا سؤال بقى ليه ديجنيريتش برضه يعني دي ممكن احصل معاك حاجه واحشها لو انت ما اديتش اي ترتش وقعدت في افكت ده ده بعد تاريخ بعد بكره تيجي اشوف بقى اعملك ايه الصراحه ما اديت افكت تش بتروح كل عامه برتق برتق تقوم اللي بتجري جوه عشان لخبطه تطلع اد اتش بدري شويه هذا اسمه بريماتشور اتش سيرش وانت قبليه انا كلها يعني لو ضربت اربع ثلاث جنيه ده فاستو فتذكر اهم كلمه آه خلاص حصل اللي في في بعض ال اتش بدري بريماتشور ال اتش سيرج عشان كده اللي ما طلع ال ايه بريماتشور ال, بري ال فعشان كده ده السؤال بقى عشان ما ويطلع ال بدري يعمل اوبيريشن بدري تجيل الداتا كلها في قاعده ديت خلاص بيس <تحدث> هو بولس سيندروم FSH زي بيوري نيريونال FSH FSH هو عنده كتير كمان FSH FSH في كيف نتيجة عنه ريت عشرين في المية بس وده في وي صغير كل ما تيجي احلى كل ما هو بقى احلى كل ما يعني ده على الفوز احلى جوز اللي جبنا ده كتره اللي هو ديفرينسيشن احلى كود اللي جبنا لو في تشوف بلوك يعني ده احلى على يعني في دلوقتي تي احلى هو زي بس هي عملية عملية يا ولا أحتلها يكتب طب كم أفلت؟ ده احلى رزق احلى من وعندو بريبايس أو بين عنده آت ولا عودة سبرمية ولا أسنسبرمية ولا تلاتة سبرمية أحلى رезульт كافي كم أفلت؟ معندك ده أحلى رزق برضه يبقى على, على زايغوتز اللي انت أو أوبا اللي انت جبته يعني بجيب أوبا مثلا فيه في في الله واحدة تيجوا إيش؟ ولا لماذا لا يوجد ايقونه يجب ان يكون اللي ايقونه يجب ان يكون هناك ايقونه يجب ان يكون هناك ايقونه يجب ان كده هناك ايقونه يجب ان يكون هناك ايقونه يجب ان يكون ممكن ايقونه يجب ان يكون لقد تم تجمع الاعدادات ده ما نبدي أيك استجح ممكن في عيني ما بيطلب شعوبة. تيجي مثلاً ده بسنا اتمن... اتمن... <تصفيق> <تصفيق> <اللي هو> <تصفيق> <تصفيق> يقولنا <تصفيق> بس قصة. success على على هو experience of the team على في يعني يطلع بس منطلعش يطلع هل في, في ده حلوة على حسب حاجة اسمها يعني ايه يعني مخزون ده مخزون الاوبري بالله تسميه يعني على حسب الريجير هاو تو ديتكت حاجه بكتب بقى مهم ناوي How to predict اوبريان ريزيرف وبالتالي بقى ريسبونس ده ماما مش لك ليه انت عندك ما عندكش للدر والريسبونس هيطلع ايه بقى دي جتله بص ده في الجدول إسنادنا 40 سنة بنت خلاص. اللي عندها سك اوبري نسبه ضعيفة. اوبري شل أي اللي عندها أوبري شانكن أقل من 3 cubic centimeter أقل من نص. النسبه ضعيفة جدا يا سطاع تجيب الأوبري ده يا ده اللي يطلع أوبا أصلا يطلع أوبا. يا سنان 40 كش مش شاء الله ال-F من تديعه إن شاء على لو عندها-Opary-One-Opary ضعيف إذا one بس لو opary shrunkin anthrofen من 3 cubic 3 alimen 3 cubic 3 cubic santi m إذا قد غير وعن شاء معا؟ عالي في f s h days 3 لا إيه أنا أنا عالي, عالي دي معنى إيه؟ ما أنا أوبري بقى اللي هو يا دي كاترة اللي هو اللي بيطلع لها 3 سري اكتر من عشرة أكتر من عشرين من عشرين تطور خالد الهديني كما عمل او بيبر ده معرضها في المنتمر سنة في دي ببر بيبر جابيدة جدا على, بقى على مولاريا الهيبيفري فقط دي بيطلع, بي بيطلع المواد السطري السالب هي 100 جراينودا بيطلع كتاب ضئيله في الجراينودا لو لقينا ده كذا نفس القصه برضه لقينا دو ايت هيدي ولو بولر اللي ما كانتش جراينودا لو ما كانتش جراينودا ما تشكي ما انشي بوليكلز دي دي مواد بتاعت البوليكلز مفيش عاده جراينودا مفيش عاده بوليك لو بولر ايبيتر حتى كده اتاي في اللي هو في حلقه كانت عاملها كده واحد فبني يا عندي لو ولا بتفكر عارفه نستك ده ما كانش عارفها يقول إيه, ايه ما كانش ايه ده حاجة على فكرة بتتقال ان بقى في الحالات دي بيكون ناس بقى لف خبره جدا جدا في البرد يعني عائل في دي ده كده جدا انا اقوم بنشر هذا المكان الذي اقوم على دي المكان الذي اقوم بنشر هذا المكان الذي اقوم بنشر هذا ده، الذي اقوم بنشر هذا المكان الذي فطبعا بنشر ان هنا الذي اقوم بنشر هذا المكان الذي اقوم بنشر هذا المكان الذي اقوم بنشر هذا اوبراني الذي اقوم بنشر اوبري. المكان الذي اقوم بنشر هذا المكان الذي اقوم بنشر هذا معالجة. بص ما على الهاند رايتنج بقى ما على الكلام بقى بص على الهاند رايتنج <تصفيق> ايه المشكله ممكن تحصل مع ايه المشكله ممكن تحصل مع الاي ار تي ايه المشكله بتاعتها عايز اشرح ايه مشكلة ممكن تحصل بقى قال لي في ممكن تحصل صفيفة جدا ايه هديه ممكن بقى لك ايه هديه ممكن بقى لانا مين ده من حالاته في من بس مع Smał oberian, ojubot, stygmiesz syndrów. Obywatel FSH. ma O. Nie ma na ręcznik. że Never with ręcznik. Włóczki na ręcznik, włóczki na na ręcznik, włóczki إيكس تاني هو ده بيشتغل هو هـ سي أو إيه جي ده هو، كل بيت ده في الدم، هو باستر، إيبي Derived Gross Factor باستر ايه Factor اللي بيحصل بقى من هذا Gross Factor يا جماعه كلهم بيزودوا الكابيري برنيابيليتي بقى ما بقى بتطلع بره بلوند بس جسمه في اللوند Plural Effusion في الهارت Brickoral Effusion في Ascites يحصل معركة الكثرة hemo كونسنتريشن يؤدي الى dbt يؤدي الى inferior مع الى ويؤدي الى يؤدي الى معنا؟ شو قديم المتاحة خطورة اللي هديد كندشط إيه اللي حصل بقى؟ ان القابل يقى جدكاتها اتنر بل FH بلوكوانت تريد بلوكوانت تريد كده بلوكوانت تريد كده فهكي اللي حصل بقى كده جيه الشتون والسج عاقيل لو انت محاقنش ما كانت تفعه ديه السندروم لو انت محاقنش اس جي بتفعه ديه السندروم اتنجاتها تجلال مشتون لوه ما بس اللي بيسير عن دراية دروس فنية. الدولة الكبيرة ببرمجة بريد. جالسنا لك كجوانب عديدة. Recording fusion, pre-recorded fusion, كده. في دي دي اليفيوجر. اليفيوجر. دي بي دي الأول على Monday, على المال يتكدر بحصل إيه بقى؟ انتفاخ بالجسم كتيمة انتفاخ في البطن بداية Irritation في G.I.T في البطن منتنخ عندها Abdominal Distention بداية Irritation إيه بطمامة مخشفة أوبر كبير يبدأ انتفاخ بالجسم في البطن في الأوبر بعد شوية بكادرة انتفاخ يزيد في الجسم وفي البطن وفي الأوبر ويحصل شي اي تي او بقى بقى ده اللي حتى الشيء في بيه لو ما عن كده كمان ده ستفاخت زيت ده كل دي بقى ده يحصل اصايت بقى بعونت وده ستفاخت ده بيحصل وكل دي كله دي غلطتكم ما فلو حلو العين ما عملتش لقات في قصة والبي دي ترقصو ميتر يا كنا داي ممكن ازاي لو جت عملنا كويس الترا ساوند كويس وتبعنا هنا عند كثره فيه اكتر من 3 لتر كل واحدة اكتر من 16 مليمتر ثلاث غلط على فكرة. احنا لسه صح هو لو ده 13 اكتر من 16 مليمتر لكن هنمش تكتب الاسم غطر الاسم اللي مش من 3 فوليكس يعني اربعة كلها اكثر من خلاشة ميليميتر معناها في خلي ببقى يا جماعة ان الفيميل عندها الاستوشا... استوشا... في الفيميل من متين لترتمين سيجو جرام برميل دلو فوق واحد دفع طب لو اتنين ادرب اتنين طب لو ادرب في جرين. لو اربعة ادرب في اربعة. ده اكتر من الفين بجرام برميل من فضلك أبوص رأسك أو عدد إيميل ال-HCG يا وبقى هاي بستكريش ولا تهي ولا حتى صدقات تركوز يعني مداش تهي ولا حتى تركوز ليه؟ ممكن فورك التفرق ويصد تركوز وتحمل معها دي جاترا وبيبي ده إيه بلونت وتطلع لها مين ال-HCG ده هتحصل ال-Condition بتجيها نظرة ده احصل ال-Condition ده ومشكلة جمال شطان كتير فتلاقي لو مكنش عبارة يبقى خلي بالكم ان هي الـ الـ لو اكتر من 3 فوليك اكثر من 16 مم او اكتر من 2000 من برم برم برم او اس جي ولا نسبة حتى بانتر كده كده عملاش كده عمل كده طيب مع انتر بورس ما عافق وميليش طيب بس مش حصل حصل بقى ما انت بيعش استعيانتك وفيه فولك الدراكت كتيرة استرديول كتير ولا عملت عود راسان ولا استر استرديول وبقى اصل الامفين وحصل بقى جدا ايه اذا هو اللي بقى مش نعمل اياه ديكاترا اللي حضر معايا ديكاترا الوبستاتريكس جعب ان كان ليه مانجمنت اي حالة حاجة باتنين يقيمة ديكاترا يقيمة كونزيرفاتي يقيمة سيرشكا يقى كان في اللي بصني بسميها ايه يهبها CONSERVATION يهب ترميشن طول الغابتك اللي جادر هيتخذ معنا B. تعطب الكلام عندنا في الايه بالكلام ده. كده أول ده IMPORTANT LINE OF TREATMENT أول حاجة وعندها طيب الضيط عاملها إيه للشارت مهمة عندها رينالفريو وعندها أصايت عاملها فرينالشارت بديها سبيتش اوزارت ايه يلا يا جماعة ده عمانش سيبر تونكشن تستيام رينال تونكشن تستيام فا عامل اللي جدك للسولايت لبن تنفى دي بي سي هيبو كونسنتريشن ليف دي اي معاها دي كاترة بوك اعمل قصد كل ده تبقى قلت لصوت عالقفر يليه؟ ببص عالصايت افوريكت معاها دي كاترة؟ يبقى خلي قلتها دي كاترة observation ده ولا تحت observation بص عالcomplication ويعمل لها investigation بس هو حد يحفل لليه؟ observation ومتلو عدتك كله انت كلها تباصيلها لكن انت مش فقالا يضحف تباصيلها انت بص على ويعمل لها investigation ايه ليه specific بقى دي كاترة؟ بوك اتسجل تحت الطقل. ايه؟ ال إيه ال إيه ال دا بروستكلادي. بروستكلادي. اللي بالسبه يا هي يلا يا جماعه حد يقول معايا الا ايه البيديتورز انت بيبقى ال بي انت مين طب حتى ما. ال حتى اعتبرت اعتبرت اسيدس قديمه اديها صوت يبقى ده ايه انتي بروتك اسيد انتي هيستامينكس صح يا دكتوره ايه كمان انتكو أجل. احدث دواء في العراق هو الالبا ريس دي يعني هو الالبا انت برنت كليكسان البي ده دكاتره بروتيتس شبه من اسمها دور فيوجر بركوردنج فيوجن سي كومويد سكويد ريديك من ده بس نوعه بالدورس دي دكاتره وين الفلابلا دائرة دورة دارة ده برضو دورة إكس. ليه ده؟ دورة إكس لألي؟ دورة إكس لأجلها عشان هنا عندها هي مكثفة جداً. تالي بببارة دي بتيه ببارة إمبوليس. ده هي ده اصلا مركز طب لا كمان؟ ده ما كله. طب إنت تلقى سرچ لو لا في السست. ربشارة. هيموراج. تورشان. اه دي كده خلاص دي اللي هي بس الابريشن بيها عايز ساعه برنامج الابريشن انت بقى قصده ايه برودي جديد سيفوت لا لا لا ما ده مش حاجه اسمها سوليشن ساي تركي هذه الصيف بس في حاجه هقدر اقول لكم ايه بقى بنخش ناخد الجوده دي كلها نحطها في الشهر اللي بعده ستوك رايو بريزرفيشن شويه بعده بس معنديش بقى الدقشه تاني بس وانقح وادخل ايه ده هو ده اه بس مش ده ما دا دام... دا. ما, دام. دا. دام. ما دا. ماشت ماشت يعني مشكلة ما مايالاوبر ده هو الفوريج قد كبه ده كانت أي سريك. ايه سريك اين؟ عشان نقول ما انتها الدلوات مفقر الحاجة بيتين ياما انت الفوريج دين هتخسر اربعة تقام كنين ياما انت موت العين تعمل اين؟ دب بقى وسط خط وربنا رابعي، عادي فولكي، هل أكثر كتير؟ إسترد الأن من أعرفين؟ لأيدي يتسجمين بمقشو بقى ماتوريشن هرمون، بس من عايز اطلب ال13 كده ممكن أنت ما تعملش اطلب 13 لا يبقى فيهم لا, لا. كله. كل كله كله هو من 13 كله لا خلاص بقى لا, لا هو بالسيكل ايه ما هتكونت العين هو بالسيكل اسحب الفوريكل تجوله احطا في الزلاجة كان كده المرة دائمة نعملها بلايها بس كده ونحط لها الفوريكل اللي هو يعني حط لها عادي مش ده دوره عادي جدا لا بي هو لو هو اللي بيضمع لما بره هو لو, أو إيه إيه؟ لو بيشتغل بصصايل او بصصايل بطلع ايه اللي هو بيشتغل كنتي اشتغل بجد الوحدة دي بعد اشتغل مكان بلق اي اوه لما دوزل من لو فيه اطر ومدقتشها بتغلدها لو دو بديها هيصال هاي بستميليشن دي ما انا هنا بقى لو اطم لو مثلا لما بولك أنا قدلت لكتب من 13 بولير افضل من 16 بس حق موجود عندي عشان اول حاجة بقى اجلي شوية بقى اجلي حاجة لو حصل يطلع داخليه كده وبعد طلع جي كده وبنها بس لا بصوا يا جماعه ايه ار بي بقى المشترك هو له مين لو هو ده جذر مين فاكتور انا هكتب كمان بقى ده احلى نتيجة ده فيها حاجه في ما بالبار بالبار قرار ده, قرار ده ما لسه قرار ده, ده مش يدرس اعمل لها مدر مالكتو؟ مالكتو؟ حد يكسور؟ وحتاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طبع الشمس ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته